بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع, موقع فضيله الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده ونظري الشرع اذا القول ولا يوجد ذم لقال صحيح مما يتوقف فيه متفق من كل العلماء هذا لا يوجد نعم صحيح لا يوجد لكن اجل المراد التوقف يقول لي أن التعارف كما ذكرنا في العقل لا وجود له مبتق من كل وجه ولي يظهر لعالم من علماء الإسلام هذا لا وجود له وإنما يقوم باعتبار الزيت دون عمره إلى أخير لذلك يوجد مساء الاجتهادية قسم الثاني يقول التعارف بين خاصين أردت المرد بالخاص بما سبق يليل التعارف حديث خاص ما حديث خاص ماذا نصنع؟ قال بله أربع أحالات أيضا كما أنه إذا تعارف بينك ان ليس الذي لا ذكر المرحله ايضا عاده يعيد اي علم مطلق يعني كما راجعنا ملف هنا اربع حالات وذكرنا على مثلا الحاله <تصفيق> الاولى هل يمكن الجمع بينهما فهذا بالجمع ولو بتنزيل هذه على الدليل على حاله على هيئتي وخالف هذه هيئتي وحال الدليل الثاني مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صيبه حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكه وحديث وحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم صلىها من هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مره واحده هذه صلاه في يوم عيد وهي واحده وهي صلاه الظهر وهي صلاه الظهر عنيدا اما ان يقعدها هنا او هنا كان يعدهما اذا اردنا عدم الجمع احرض احدهما صادق والاخر لانها حدث واحده وفي يوم واحد وهي صلاه الظهر اذا صلى بمكه يعني المسجد الحرام وبمينه في وقت واحد هذا ممكن يعني لا بد من مرجح لا بد من من تقديم احدهما على الاخر فقيق اقوى على الجمع الذي ذكره الشركه رحمه الله وتعالى فيلمع بينهما لانه صلاها بمكه صلاها ب بمكه ولما خرج الى مينه عادها بمن فيها من اصحابه حينيذ صلى الأولى فرعا والثانية نفلا ففهم الثاني الذي رأىه صلى به من أنها صلاة ظهر وإلا الصلاة لا تتعدد حينيذ صلى الأولى الظهران حينيذ ثقف فوقه الثاني لأنها ظهر يكون من باب الظاهر فقط أخذوا به الظاهر وإلا ما أقصر أنه يعتبروا نفلا حينيذ صلى في مكة صلاة الظهر ثم ذهب إلى ميناء فوجد أحابهم يعتبرون وصلى به صلاة الظهري بالنظر للصحابة إذا هذا تعارف بين دليلين خاصين بمعنى أن متعلق الأول خاص وصلاة الظهري يوم النحر بالنبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني كذلك خاص فإن لم يمكن أن يجمع إن علمنا الثالث فالثاني ناسق لي للأول فإن لم يمكن الجمع فالثاني يعني متأخر في النزول مثلا في القراء أو المعلومة التاريخ ناسق متى؟ ان علم التالي مثاله قوله تعالى يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك اللاتي آتيته ذورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الان هذه فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ما شاء. بنات عمه وبنات عماته اللاتي هاجرن معه اذا ان احللنا لك ازواجك هذا مباح انا هذا خاطب قوله وبنات عمك وبنات عماتك الايه الاخرى قوله لا يحل لكم ان تنيها من بعد ولا تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الثانيه ناسخه للاوله على احد الاقوال حيث قال بعضهم من العلم هذه الايه الثانيه نسخت الاولى وانها نزلت بعد ان هيرا النبي صلى الله عليه وسلم نسائه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اطلبنا الطلاق خير النبي صلى الله عليه وسلم وفا اخترنا الله تعالى ورسوله قال فلما اخترنا الله تعالى ورسوله وشكل الله له النهاج وقال الدبي لا يحل لك النساء من بعده وعلى هذا كمثال فتغرى الآية الثانية ناس خليج الأولى أباحة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مطلقا والثانية منعا حرما هندي لقدم الثانية على حال الأسرى فإن لم يمكن النسخ فإن لم يعلم التاريخ ولم يمكن الجمعه أملى بالرابع والثاني لازم مرجع نطلب مرجع خارجي نطلب مرجع خارجي انظر الاول والثاني يتعلق بي نفس الدليل لم نجد ما يتعلق بالدليل رجعنا الى امر ثالث وهو الترجيح مثاله حديث ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال يعني غير محرم فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محله ميمونه واحد. مره واحده تزوجها النبي صلى الله عليه ان من تكون محيما ان نكون حلالا اما هذا اوذا الهدي لابد من المراقبه وهنا تخبرني عن نسيه بان النبي سنت تزوجها وهو حلال اذا لا يكون مقدمه مقدمه فالراجح الاول هو ان الذي سنت تزوجه هو حلال لماذا لان ميمونه صاحبه القصه فهي ادرى يعرف زوجها ولان حديثها مؤيد لحديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال انا وكنت الرسول بينهما اذا وهلم العباس لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم والصحيح انه تزوجها وهو وهو حلال الرابع فان لم يوجد مرتفع وجب التوقف فلا يوجد ميزان صحيح اذا لم يوجد حينئذ ان توقف الناظر فهو في نفسه لكن توقف عام هذا كما ذكرنا لا وجود له القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص بين عام وخاص وإذا كان كذلك الحنيد لا تعارب منه لأنه يحمل العام على ما عدا صورة الخاص فلنستخلص الخاص من العام ونبقي العام على باقي الأفراد ما عدا صورة الخاص كما لك أنه سافظ في باب العام والفراد إذن إذا تعارب عام من الخاص حينيذ يقدم الخاص بالعام بمعنى أنه يخصص العام بالخاص مثال قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثقت السماء وعنده العشرون فيما فيما قلنا ما هذه المنطور مع نجل بمعنى أنه كان وثقان أو وثقان أو أكثر فيه العشرون وقوله ليس فيما دون خمسة أو سف صدق هذا خاص والأول عام سيخصص الأول وهو عموم قول فيما بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أو سف فيما بلغ خمسة أو سف لذلك نخصص الأول بالتعام تقول لا تعار بين عام وخاص والتعارض هذا امتدائي بمعنى أنه أول الأرض ثم بعد ذلك يزود قسم الرابح <تصفيق> أن يكون التعارض بين النصين أحدهما أعم منه من الآخر من وزهن وأخط منه من, من وزهن بمعنى أن الدليل الأول فيه عموم وخصوص والدليل فيه الثاني فيه عموم وخصوص حينيزي أن نخصص عموم الأول وخصوص الثاني والعقد يعني إذا كان للدليل شقاء شقق عام وشقق خاص والثاني له شقق شقق عام وشقق خاص ان هذه حكم سبع تخصص عموما الاول والخصوص الثاني والعقد ان يقوم فله ثلاث حالات فله ثلاث حالات ان يقوم دليل على تحقيق عموم احاديمه من العقود الخاصه بماذا بي. ان دوال التعارض ياتي من شرط يكن نعرفه تعارض لكن حل التعارض ورفع لفه تعارض ذهب من شرط ان هذه ذهب من شرط الاجتهاد هذا الذي علمه بي بالاول هذا قد من ذكره من مناصوري انه اذا جاء الشرع برفع ودفع التعارض ومقدم هو كذلك ان يقوم تدليل من الشرع على تخصيص عمومي احدهما بالاخر فيخصص به مثال قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج احترمنا بان يقضين نواتها حتى يكملوا عشره وقوله واولات الاحمال اجلهم اي طعن حملهم فالایه الاولى الذين توفون خاصه في المتوفى عنها لكنها عامه من وجهه اخر في الحامل وغيره اذا لها خصوص ولها عموم والذين توفون منكم ويذرون ازواج اذا خاصه في المتوفى عنها زوجها لان ما راى جبالك عن زوجها اما تبي بطلاق او بموت مثلا بوفاته فلا عمل غلب الاذن خاصه هنا المتوفى عنها زوجها ثم قال والذين يذرون ازواجا ان الولدين يذرون ازواجا عينين ازواج هذا عام اسم الحامل وغير حامل والثانيه واولات الاحمال هذا خاص بالزوجه التي كانت حامله وفيها عموم وهو انها سواء كان متوقعا انها زوجها اولا اذا كل دليل فيه خصوصه وفي عموم هي خصوص وفي الامر الاول فيه خصوص وفي عموم والذين توفونا منهم قلنا فيه خصوص ووجهه ما هو المتصع عنه زوج وعمومه في الحامل وغيرها الدليل الثاني خاص بالزوج الحامل مضط هو والعمو سوف عنها توفى عن زوجها او ذا اذا لكن ده الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثاني يعني نقول اولوا الذين توفوا منكم ما يذرون ازواج من يتربصن بانفسهن 14 هذه الايه عامه في الحامل وغيرها لكن الحامل دل دليل على ان عدتها تنتهي بوضع حملها للنص الثاني يعني نقول الاول مخصوص بالثاني ولكن دل الدليل على تقييد عموم الاولى بالثانيه وذلك أن سبيعة الأسلامية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي ثلاث حاملة ومات عنها زوجها فأنزل لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج يعني بضعها بليالي يعني لم تستوه فيه أربعة عشر وعشر قطعا هذا إلا ما توفي عنها زوجها يا حامل وضعت بعدهم بليالي حينئذ حلّت يعني لغيره حينئذ لها أن تنجح فأنزل لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج وعن هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل هو كان متوقعا انها ام غيرها وهذا يكون فيه الجمع بين الياء والقاف هذا لو لم يكن فيه قصه لكان ذلك من مقتضى القواعد انه يخصص عموما اول ببتاني وان لم يكن دليلا على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمله بالترجيح ان طلبنا المرجح الذي يقوي احد الدليلين على الاخر ولذلك قلنا الترجيح هو تقويه احد الدليلين على الامر نقوي لماذا إما بالسند، إما بكثرة الضواء، إما بكثرة المطفعين، أو كثرة العمل أو أحياناً يكون بعمل الأئمة الأربعة، أحياناً خلفاء الراشدين أو كذلك وإن لم يقوم دليل عن تخصص عموم من أحدهم من أخر عمر إبراس مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجبه حتى يصلي رفعتي هنا عام في الوقت خاص في الصلاة إذا دخل أحدكم المسجد، متى؟ في أي وقت ولا يجلد حتى يصدرون estos عادي إذن عام في الوقت خاص في الصلاة فقول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطرج على الشمس ولا صلاة بعد العطم حتى تضرب الشمس هذا عام في الصلاة خاص في الوقت عام في الصلاة حتى الأول عام في الصلاة خاص في الوقت لأنه قيد الوقت بعد صلاة المجن حتى يصلع الاخرين وعام في الصلاة لأن قوله لا صلاة نفيرة في فيPass Legends فيعم صلاة الفرق ويعوم صلاة النفذ بسبب وبدون نساس فدخل تحية المسجد إذاً تحية المسجد على الحديث الأول يصلي مطلقاً في أي وقت وعلى الثاني لا يصلي إذا دخل في وقت نحي واضح؟ الحديث الأول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته أنه مثل ما دخل في أي وقت ولو بعد الصلاة الصمحي وبعد الصلاة العاصف صل لانه عام من الوقت خاص بالصلاه الحديث الثاني يدل على انه اذا دخل بعد صلاه الفجر الصبح حتى تطلع الشمس لا يصلي اذا اذا دخل في هذا الوقت تعارض هنا ماذا ليس اذا دخل بعد الظهر او قبل او قبل العصر وانما اذا دخل بعد صلاه الصبح فحديث الاول يأمره بان يصلي والحديث الثاني يأمره بان يكف عن الصلاه يكف عن اذا تعارض هل يصلي في بعض الحديث الاول او لا يصلي في بعض الحديث الثاني ومن غرائب الشوخان رحمه الله عندنا يقول يكتب ينتظر حتى تطلع الشمس او ينتظر حتى تغرب الشمس يجمع بين الدليلين صحيح والله تعالى الاول خاص في تحيه المسجد عام فيه في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاه جسم تحيه المسجد فواضحه واختلف أهل العلم هنا مش رح له توجيهه وترجيهه لكن الرابع تخصيص العموم الثاني بالأول <تصفيق> بمعنى أننا نقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلل حتى يصلي رفعتي هذا عام قال ماذا هنا تخصيص العموم الثاني بالأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا عام في كل صلاة إلا تحية المسجد إلا تحية المدن لأن حصوط قوله فلا يجل حتى يصنر رتعتين هذا خاص وعموم قوله صلاة بعد الصبح هذا عهل فنقول لا صلاة بعد الصبح حتى يطلع الشمس إلا تحية المدن إلا تحية المدن على ثلاثكم يا رب الله لكن الراجح تحصيص عموم الثاني بالأول فتجوز تحية المدن في العوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها عن عموم الصلاة فيها وإنما رجحنا ذلك جاء إلى تخصيص عموم الثاني فالثبت بغير تحيية المسجد لأنه قالوا لا طلاة بعض الثلحة هذا يلزم منه أنه إذا تذكر طلاة مقضية فلا يصد لكن بالإجماع أن هذه الأوقات المنهي عنها قمتة على الجسد الصيل أو الثلاثة على جهة الإجماع أنه لا يمنأ من المقضية البنة بإجمعها لذلك حينئذ إذا تذكر طلاة المقضية منسية مثلاً أو نام عنها حتى استيقظ لوقت النهي فنحو ذلك فنحو ذلك نقول له يجوز أن يصدق الإجمع إذن خرق العام فإذن خرق العام قلت دلالته فنحو ذلك أي خاص يأتي نقول هذا العام المخصوص أولى من العام المحفوظ فنخف هذا العام لا تناسه باب الصلو في حكم الشمس بخصوص قول فلان الفني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لماذا لكون هذا العام الثاني قد فرق فرق بمعنى باتجماع بكونه يصلي المقضيه والفائته ينادي من باب الاولى اذا جاء نص نقدمه على هذا المفهوم العام وانما ارتفعنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحيه المسجد كقضاء في قضاء المقروضه واعاده الجماعه ورفع امم كذلك جاء لي انه صلى ركعتين فصلى الراء في جماعه في الصلاه وكذلك لاعاده دخل شخص يريد يصلي معك يصلي معك فلان جاء كل هذا النصوص تدل على ان قوله لا صلاه بعد صلاه الظهر حتى تطلع الشمس انه مخصوص بما ذكر حينئذ صار في شيء من الظاهر فقدم عليه الحديث حديثا حديثا وثم وجه اخر في الجمله لان هذه القناه تعارض من هذا الوجه عموما خصوص فلا يقال به في عين الصلاه لان الحكم هو معلق بماذا اذا دخل معنى صلاه الصبح فالحديث الاول يامره بالصلاه والحديث الثاني ها ينهاه عن حفظ العين واحد العين واحده ينزيد القول بعده مقطوع او ليس بمقطوع هذا مرتفق على او على مقدمتين اولا ان محل النهي والامر شيء واحد وقت واحد فالنص دل على انه يصلي والنص الاخر دل على انه لا يصلي ثم له علاقه اخرى بمساله لا صلاه بعد صلاه حتى مشاهدي الذين يقولون للتحريم او انه للكره جماهير اهل العلم على انه للكره وصا انه لي للتحريف فإذا تعارض ما ذل على الاستحباب لأن صناة حيث المسجد ليست دي ليست دي واضبة وأن نهي عن الصناة في هذين الوقتين محظم حين يجد العين واحدة وتعارض مبيه على جهة النجل ومانع على جهة التحريف فيقدم الثاني على الأول يقدم الثاني على الأول لأنه لا يمكن فك الجهة لا يتكلم عن صلاتين بل نتكلم عن شخص واحد دخل في وقت واحد فأمره حديث بأن يصلي ونهاه حديث عن أن يصلي الآمر له آمر على جهة النزل نعم ما رجح أن تحية المسجد واجبا يقدّل صلاة من حيث الوصول للقواعد يقدّل صلاة تحية المسجد على النهي لأن النهي لا يشمل الواجب حينيذن الأقيد بأن الصلاة منذوبة والنهي للتحريم فعارض في محل واحد ولا شك أن التحريم مقدّم على الندب وهذا توجيه جيد وهو اولى ما يقال فيه صلات واسباع لانها ممنوعه مطلقه فنقول الاخر في هذه الاوقات الخمسه تحريم ليس الصراحه كما ذهب اليه كثير من من الفضهاء لانه لا يوجد نص صريح عنه النهي ويحمل على اقصى ان كان كذلك نلزمنا اقصى التحريم واذا جاء نص يستثني فقيل عن هذا المدخول الفائقه بالاجماع المطليه بالاجماع جاء مثل ان اقر من صله ركعتين فجر بعد صلاه وكذلك لإعادة كل هذه كثثنة لأن من قرر أصلا ثم بعد ذلك مدعا من الاستثنيات يبقى على أنه خالد عن الدليل فيبقى على ما عادا وتحية المسجل لم يرد فيها تفصيل لأنها خالدة عن النليل فيبقى على أصله ولذلك القول بأن دوة الأسباب مستثناء قول ضعيف والمذهب مذهب الحنابل المرجح في هذا المسجل هو أقوى من حيث الأدلة إذن المراد هنا أنه تعارب عموم نعم الذي نقم دليل على تخصيص عموم حديثه من الاخر عميره الرازي بحثنا عن المرجح وجدنا ان النهي هنا للتحريم فهو مقدم على النهي مقدم على النهي فاللو ذاب الفقهاء الى انه الى ان النهي للتحريم لا بد التعارض قالوا كيف انه يحرم على المصلي قطعا انه يشمل ماذا يشمل المباحات يشمل المندوبات انما متى يكون تعارض اذا كان للتحريم وهذا للوار للاذاب وأما إذا قال بالتحريم وهذا ليه الكراحة فلا تعارض فيه الله لا شك أن المحرم مقدم على على المنجوم وهذا أظهر الله وعلا ثابتا أنه إلا ما يكون جليل ولا مرجح لتخطيط عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل من مما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف بالصورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض بين المصوص بنفس الأمري على وجه لا يمكن فيه الجمع يعني أن من تعارض عنده أمره لا مثال له لأنك تبحث عن الفقهاء تنظر في أحوالهم هنا التعارض بالنسبة لها تهد الشر حينئذًا إذا تعارض عنده عام مع خاص وعموم هذا لم يتعارض مع خاص إذن تعمل بهذا الخاص وتعمل بهذا العام وتذكر التعارض وتتوقف فيهم هذا لا يوجد ألا حتى المثال تحتاج إلى تستقرئ أحوال العلماء فتنظر ما الذي توقف فيه وما الذي تعمل فيه لكن لو وقفت أنت في مثل هذا الموقف ماذا تصنع؟ هنا يجب تقول احمل العام الذي لا يتعارض مع الخاص واعمل الخاص الذي لا يتعارض مع العام وان ما لا تعارض فيه العام والخاص لا توقف فيه ما هذا المسلك الذي يكون لك فيه شيء من الى ورع لكن لا يمكن التعارض بين المطلوب في نفس الامر هذه قاعده الباء من اولها لاخرها تعارض هذه الانواع الاربعه كلها في ذهني المرسه بحيث اما النصوص في نفس ذات تعارضها في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لان النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بي لو بلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المفتي لقصوره اما في العلم واما في العمل واما في البحث يعني العلم العمل العام, العام المراد به هنا التدبر والبحث بين بتساهل ينظر في الحديث هو ثالث نوع يعني. ولذلك اكثر ما يعارض بين الادله حديث مع القران وحديث مع الحديث والغالب أن يكون كما اختلاف في الحديث هل هو ثابت أم لا؟ هل هو ثابت أم لا؟ ثم قال رحمه وتعالى التطيب بين, بين الأدلة مراد تطيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوزن من الوزو جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوزن من الوزو والأدلة الشرعية ينظر فيها من جهات أولا من جهة وجوب العمل بها با في مرتبة واحدة لا فرق بين القرآن ولا سن ولا إجماع ولا قياس الطعام لماذا؟ فأنا كلّ يجب العمل به إذا من حيث العمل به أن يتم طالب بالعمل بالجميع فإذا تعديل الأدلة من حيث وجوب العمل فيها عنّ حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة إذّ الجميع يجب استباعه والعمل به اما ترتيب الادله من حيث المنزله والمكانه فالقران شكله اعدى درجه من من السنه هذا محل خلاف لاثن وبين السنه والقران في مركبه واحده لكن لابد من نظري ما المطلوب من الكتاب العمل به ما المطلوب من السنه عمل بها اذا من حيث الاجراء اتباع الدليل هما سيان ومن حيث المكانه في نفس يعتبر قائله هذا القران شكله مقدم على هذا السنه الكتاب اول ثم السنه ثم الاجماع ثم القياس ثم ثم القياس وهذا على مشهره ذكروا من ان اركان اربعه كتاب وسنه اجماع الكيام. وبعض يجعلها ثلاثه لجعل القياس داخلا في معقول النظري وبعض يجعلها اثنين بل يعني الاجماع داخل في مفهوم الكتاب والسنه لانه ثبت تديجه بالكتاب والسنه وبعض يجعلها واحده وهو الكتاب ويدخل السنه فيه والكتاب لانه سنة علمت هلجيتها من الكتاب يجعل الدليل واحد لكن الأولى التصفير سيكون أربعان تطريب الأدلة من حيث نظر فيها وهو المقصود بحثه هنا على النحو الساد الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم وقيعات والأقل في ذلك حديث معاذ المشهور حديث معاذ المشهور قال رحمه وتعالى التطريب بين الأدلة إذا اتفق في الأدلة, الأدلة الساجقة كتابة سنة والاجماعة على حكمني هل يريد هذا؟ كتابة سنة والاجماعة فيها استفقت على حكمني نسقطه كياس نسقطه لأنه كياس لأن لا وجود له معا شديد كتابة سنة لكن درى تعالف الفقهاء بشكل يؤلف على ما أشدهر عنده أهل العجل أنهم يذكرون الكياس تكثيرا من الزلة تكثيرا من الزلة كل تكثير الزلة إذا كان ثمثا بالكتابة السنة لا تكثيرا نؤمن في حكم ثبت بنقص ولا نستدعي ولا نسترق أن يتسواتر نصوص من, من أجل أن نقبل هذا الحكم ولذلك نقول بعض العلم يرى أنه ما تعلق به عموم الأمة أو ما يسمى به ما تعم به البلوة يعني يحتاجه الناس كلهم لا بد أن يتسواتر ولا بد أن يكون مشهورا فلا يقبل به حديث الأحاد كما ينسب إلى متأقيد الحنفية ولا يقبل حديث أو فالحكم يكون مأخوذة بدلالة التجام أو بدلالة تضامر كلها متى ما ثبث بضريف صحيح أن هذا حكم الله عز وجل وأن متعلقه الأمة كلها حينئذ وجب التسليم والقبول ولن اشترط نوعية الدليل هذا يجب من تكثير ولا يجب من تواثر إلى خير على ما ذكرناه بالآن إذن لتفق التذيل السابق عن حكم من أو يفرض أحدهم غير معارض وجب إثباته وجب إثباته لأنه لا يعارض يعني الدليل من يعارضه غيره أو لا إذا لم يعارضه أي لذين وجبه إكباره وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع على ما سبق بيانه وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسق إن تم شروطه يعني علم التاليخ غيره وإذا لم يمكن النسق وجب الترجيع من طرق الترجيع مع ما سبق فيرجح من الكتاب والسنة النص على الضح يعني إذا تعارض حديثات ولم يمكن الجمع ولم تعرف التاريخ ولابد من مرجح من المرجحات أن ما كان نصا مقدما أن ما كان نصا مقدم على ما كان ظاهرا ولا شك أن النص هو ما لا يحتمل إلا معنا واحدا وأن ظاهر ما اعتمل ما اعتمل معنى يعيد هو فيها هذه ما أظهر إذا مقدم الأول على الثاني أيهما أقوى النص أم الظاهر النص أن يذل عند التعارض يقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول هذا واضح لدي الظاهر الذي هو في احاديه ما اظهر من الاخر على المؤول تقول الظاهر اقوى من المؤول لذلك هو فرع عنه والمنطوق على المفهوم هذا لم يذكر في ما سبق المنطوق هو الذي يدل على الحكم في محل اللفظ والمفهوم هو ما يدل على الحكم لا في محل اللفظ وهذا المشهور في حق مثلا حديث القلتين اذا كان الماء قلتين لم يحمل الطهاره اذا كان الماء قلتين لم يحمل الطهاره عند المنطوق عند المفهوم المقصود هو اللف ما هو اللف اذا كان الماء قلتين لم يحمل قبض او فلا هندس شيء بالمنطوق ان ما بلغ قلتين لا يتنجس اذا صار الماء قلتين اذا لم يكن قلتين يتنجس هذا حكم مقطو لناده بالمفهوم هو الذي يسمى المفهوم ما دل على حكم لا في محل النصب لا في محلي المنطوق هي لا يد استعاره عندنا منطوق مع مفهوم ايهما اقوى المنطوق اقوى من المفهوم ورجال قالوا المنطوق يقدم على المفهوم لكن بشرط الا يكون المنطوق عام والمفهوم خاص وان مفهوم خاص بمعنى انه قد يكون المنطوق عاما والمفهوم خاصا حينئذ نزل القاعده وهي انه لا تعارض بين عام و اخر بين عام و اخر يظهر من هذا الحديث حديث القلتين ان ما دون القلتين ينجس بمجرد المداقه هذا ثبت من قول حديث ابن عمر حديثا بالتثيب رضي الله تعالى عنه ان الماء طهور لا ينجس شيئا هذا بمنطوقه يدل على ماذا على ان الماء لا يتنجس البت ولو كان دون القلتين ولو كان دون القلتين اذا ما دون القلتين دل حديث ابن عمر بالمفهوم على أنه ينجس بمجرر ملاقات النجاة وحديث ابن سعيد دل بالمنصوص على أن ما دون القلتين ضعف ولو وقع فيه النجاة ولم يتغير لأن ما تغير بالنجاة في الحديثين بالإجماع خصوص بقي ماذا الذي لم تؤثر فيه النجاة لما ظنها أثر في الرائحة واللون والصعب هنا هذا النوع القليل دون القذتين ولم يوقع في نجاسه ولم يتغير بالنجاسه ظاهر على حديث ابي سعيد ونجد بحديث ابن عمر هنا انتع الله ماذا نقنع على طريقه بعض وهو يرى سبحانه وتعالى انه يقدم المنطوق على المفهوم فنقول حديث ابن عمر المفهوم منه معارض لحديث ابي سعيد وهذا المفهوم وهذا المنطوق وليس لجمعه فقدم حديث بسعيد مطلقا إذن الماء القليل إذا وقع فيه نجاسه ولم تأش فيه فهو طاهر ونقول هذه القاعدة هنا ليست منطبطة بل الصحيح أن يقال المفهوم الخاء عارض حديث بسعيد وهو منطوق عام حينئذ ننظر فيه المفهوم من حيث هو هل المفهوم دليل شرعي أم لا نعم دليل شرعي تتفض به الأحكام حينئذ كل ما ثبت كل ما ثبثت به الأحكام الشرعية عند علم تعارضه مع غيره يبقى على شرعيته مع تعارضه مع غيره فكما أننا نأخذ الأحكام الشرعية من المظهوم إذا لم يكن معارضاً تم عشرات مئات الحديث أو الأحكام رفضت به بالمفاهيم سواء كان يكترون للسنة ولذلك مظهوم الشرع الذي يحديث بالسعيد يتابق المتفق عليه ولذلك ذكر الشوكاني في الإشاء بأنه لا ينكره إلا آجني لماذا؟ لانه في الثان العرب يدل على ان الشرط تنعتبارا وان كنا الهاتح عاما اذا يجب ان نعد من اعتباره ولهذا القران في الثان العرب اذا المفهوم المعلق على الشرط قوي جدا من اعلى درجات المفاهيم اينادي نقول حديث السعيد عام وهذا المفهوم خاص اذا عندنا مفهوم خاص وعندنا حديث المنطوق العام والقاعده انه اذا تعارض عام وخاص قدم الخاص على العام فنقول نحمل حديث السعيد على انه اذا وقعت النجاسه في ماء ولم تغيره على ما تاب عن قذته فام حديث ابن عمر هو باطل على اصله وهو انه ما كان دون قذتين يندس بمجرد الملاقاه وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح مما ذكرناه سابقا والمصروف على المفهوم اذا يقيد هذا المنصوف على المفهوم اذا كان المنصوف خاصا نعم اذا كان المنصوف خاص ليس بعام والمفهوم خاص ولا يمكن الجمع الا بالترجيح نعم مقدم المنطوق على المفهوم لكن اذا كان المنطوق عاما والمفهوم خاصا كنخص في المنطوق بالمفهوم لانه دليل شرعي تب الى هذا لان المفهوم دليل شرعي بذاته يعني تثبت به الاحكام الشرعيه لو لم يتعارض مع غيره فاذا تعارض تبقى شرعيته ويعطل احكام الثابقه من التعارض والمثبت على النافي المثبت على على النافي على لو اثبت هذا حكم هذا نفي يوافق البراءه الاصليه يوافق البراءه الاصليه والمثبت هذا يثبت شيئا ذاتا والاصل ما هو العدم او الوجود العدم حينا يجب يكون المثبت اشمل ما يكون بالناقل على الاصل يعني المثبت على النافي يعني من اثبت حكما مقدم على من نفى ولذلك جاء في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قائلا وأنكرته عائشة من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بالقائم فلا تصدقوه حين هذا عندنا مثبت وعندنا نافذ فنقول عائشة نفت وهذا أثبت ومن أثبت عندهم زيادة علم من أثبت عندهم زيادة علم لأنه ما يحكي أن نفس بالقائم إلا وقد رأى أو بلغه من من رأى حين هذا نقول المثبت مقدم على الناس وعائشة قد تكون حكت عن ما رأت في بيتها والناس العناصلي على المبطي عليهم هذا كما ذكرناه في الحديث السابع من مجدد ذكره ما ليتوضع وذكرتا إنما هو بضعة منك إذن ناقل على الأصل مقدم على المبطع على الأصل بأن, بأن معا ناقل بيادة علم والعام المحكوص وهو الذي لم يقصص على غير المحكوص على غير المحكوص العام المخصوص الذي تلم من كل معادمة والعام الذي قصص فاسساً لغير المحكوص إن لم نجد طريق إلا أن نقدم هذا على ذات قلنا قدمنا المحمور لأنه أقوى العام عندما يبقى تدل على كل أفراد ولم يستثن منه فرحة أقوى في القوة بمعنى أن أفراده تدل عليه حقيقة وأما الذي خصف هذا تدلته على بعض الأفراد الباقي مع أن التخصيص مختلف فيها ليه مجازه أو حقيقة وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه هذا من جهة الثند يعني المتواثر على الأحاس كما ذا تم بلمس إذا لم نجد من المرجحات إلى المتواثر هذا الأحاس قدمناه لأن هذا أكثر روارة وأثانيب وهذا أقل وكذلك ما رواه البقاري ومثلم اتفق عليه مقدم على من فرد به أحدهما كذلك ما اتفق عليه الستة مثلا مقدم على من فرد به البقار وهكذا وصح من قصة على غيرها كما في قصة ميمونة ثالثة ويقدم من الإجماع القطح على الظن ويقدم نظيات الجالية على الصفين ما رأيكم في هذه؟ ها. يقدم من الإجماع القطح على الظن يعني عندنا اجماع قطعي وعندنا اجماع ظني وتعارضا ها قدمنا قطعي على ظني هل لوجود هذا اذا اتفق المجتهدون على حكم ما بثمن با على قطعي عن القول الصريح هل يتطور اجماع بعده ظني لا اكيد الكورونا واخذت ما اخذ كذلك السياسه الجري على القطعي اذا تعارض خياس جديد العلة منصوصة أو مجمعا عليها أو نوفياء مبعى بمثل ثالث هل يعرض خياس خفين؟ لا يوجود له لا يتفور لماذا؟ لأنه الذي قاس خياسا خفين قد قاطع مع وجود خياس سابق أو ضعفت ناطر لأنه لا يقاط الآم عند عدم وجود النظر هذا قد وجد لأن الخياس دليل صحيح شرعي إذن عسان الثورتان لا وجود لهما لا يمكن أن يتعارض الظن مع القضاء ولا يس لنتعرض وصفيه على جل المفتي والمستسكين ت Laurethkee الفتوى اذهب المفتي المفتي المفاعل والمستسكين فذلك سمفاعل المفتي اكتن المفتي فهو المفتي الفتوى والسكية لغة اضوار محكمي و صلاحاً بيانه حكم الشرعي بيالم حكم مندقة هذا للغة وبيان حكم الشرعي هذا فيه صدق قالوا نصنفون رحمه الله تعالى. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي والمفتي هو الشاهد عن حكم شرعي اذا عندنا مفتي يعطي الحكم ويبين للناس وعندنا مستفتي العصر فيه انه مقلد فسلنا عامي فيسال يحتاج لمن يبين له الشرع كل من المفتي والمستفتي لا بد لهما من شروط تتحقق فيهما لان المفتي في الاصل انه مخبر الحكم الشرعي ولا يمكن ان نحكم الحكم الشرعي الا ما نوجد فيه شروط الاجتهاد ولذلك يظهر بعد ذلك الاجتهاد شروط الفتوى, يشترك لجواز الفتوى شروط الاجتهاد في الفتوى وشروط منها ان يكون المفتي عالما بالحكم يقينا او ظن الراجح والا وجب عليه التوقف ان يكون المفتي عالما يعني عالما بالحكم يقينا او ظن الراجح بالفعل او بقوه ها بالفعل أو بالقول مفتي يكون عالفا تسألني فأجي مثلا وبساطة يكون العلم موجودا ففي قدسة سألق الله وعلا وسيرحك وسيرد ثم وجوده بعد ذلك لمن يكون على وجه بيقين وهذا فيما إذا سيضق على من المثلة أو يكون عنده نوع تردد فيما يختلف فيه ويكون ظن الراجح ظن الراجح هذا يتعلق به تعريف الفق أن الفقه يكون حكم يقينية وقد يكون ظن الراجح وليست المسائل كلها قطعي وانما قد يكون منها ما هو ظن اذا ان يكون المفتي عالما بالحكم يقينا يعني علمه او ظن راجح واما المظن واظن ونحوها او ظن نو هذا كله لا يصلح ان يكون مما يحتج به او من المحرث لا يجهل ان القول على الله بنع علم اظن المساله هذا هذا اذا كان في مباحثات في نظر العلم يعني يبحثون ولا تم فتوى لذا في ظلم كذا هذا النقدر على كذا ويرجع عليه الله لباب المباحثات والمدارثات وأما أن يبتأ ظن والعزله وكأنه ضر به ونحن لا يسأل كل كله لا يتنبه كله محرم لأنه من؟ فقول على الله يبن الله وإلا وزب عليه التوقف فينتفل حتى يمحل الثاني أن يتصور الثوآن تصورا كاما والتصور هو الإدراف أمرض التصور العام ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء فرع من تطوره ومن يستعني مباشرة نصف السؤال ثم يتيك هذا خطأ هذا صبر من الخطأ ومن العجلة في الفتوة فإذا أشكر عليه معنى كلام المستفتي فأله عنه لأن بعض لأن فقه واقع المسألة هذا شرط في صحة الفتوة لأنه لا يمكن أن يبطئ إلا إذا تصور المسألة تصورا كاملا واحيانا قد ياتيك السؤال وتفيه بعض الملاحظات والجمانات التي لا تكشف السؤال لابد ان تستفقي ما الذي تعني بكذا وماذا كذا والذي ترغب ان تفيدي داخله فاذا اسال عليه على المفتي معنى كلام المستفسئ لو عنه و فصله وان كان يحتاج لتفصيل تصله او ذكر التفصيل في الجواب فاذا سئنا عن امرئ حلك عن بنته واخته و مع عن بنته واحد وعن شخص بنت واخ عن شخص فمثل عن نصف الأقل لو الباقل والعام الشقيق يصحب لو كان مستعدل هكذا لكن هذه السؤال ما هو الأقل خالف لأنه إذا كان أقل لأم ثقا وإذا كان أقل شقيق وريد فرياسة عن الأقل هل هو لأم أو لا يعني لأب أو شقيق أو يفضل في الجواب فإن كان لأم فلا شيء له والباقل بعد فرض المنت للعامل وإن كان لغير أم شقيق أو لعب فالباقي بعد فرض فنتي له يعني هو النصف ولا شيء للعبيل المراد هنا أنه إذا جاء السؤال فيه شيء من الإجمال فلابد من الاستصال لابد أن يتصل ماذا تريد بكلامه ثادثا أن يكون هذه الباب ليتمكن من تصور المسأل تطبيقه عن الأدلة الشرعية فلا يستيح حالا شغال ذكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها يعني الباب لأدية الأمانة لان السائل انما سائل وثوقا في علم هذا المفتي فاذا كان مشغولا في العصر انه لا لا يجيب هذه شرط العداله ان يكون عادلا في المفتي او لا قال اهل العلم العداله ليس شرطا لكونه مجتهدا او ملتحدا هذا ليس شرط اتعلم ويتعلم وتكون عنده اليه الاستناد وهو فاعل وهو, وهو فاعل فيوجد الوصف بكونه مرتهنا ما عدا وجود العذاب ان هذا ليس صفه لكونه مستحيلا فله ان يقال باقتناء بنفسه لكنها شرط لجواز الاختلاء لجواز الاعتماد على قول بمعنى ان المستفتي اذا وجد المرتهن او المفتي فاستطقا فلا يحد اعتماد قوله البتة وانما يستفيد من علمه ارتهاده في حق نفسه استهدي نفسه لأنه هو ساعده ومفتفنه في الوقت هلين إذا اجتهد ولو كان فاسقاً عامل باستهاده وأما الاعتماد اعتماد العم على قوله فلا لأنه فاسق وفاقت على عداد إذن هي تقل جواب الاعتماد على قوله فمن ليس عادلاً لا تقبل فتوى هكذا قال أهل عين ويصرق بوجوب الفتوى شروط منها فتوى من فروض الكفاية فروض الكفاية قد يتعين على الشخص قد يكونوا مستحباً يُشترض بدون فترة سرط منها وقوع الحادثة المسؤول عنها بمعنى أن الشيء لبلاد نقع لا يجب الجواب وإنما يتعين على الممكن أن يجين بشيء قد وقع وحفظاً وأما ما يقول لو كان كذا ولو حفظ كذا نقول هذا استغالاً بإيه بالمستقبل حينيذن الأولى أن يستطر بما وقع فيه وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعاً لم تجب الفتوى لعظم الضرورة إلا أن يكون قفض الثائد التعلم فإنه لا يدوز كثم العلمين فليجيب عنه ما تسريد بكل حال على حسب المصارح إن رأى المطلحة في الإجابة أينئذ يتعين وإن لم يرى أينئذ له أن يحجب وخاصة إذا شاعى عند صلاب العلم كثرة السؤال على المستقبل إذا شاع وكثر هذا قد يكون تم من ينظر بحث مثلا لو حصل كذا وكذا قد يجابه لكي كان فرع عاد ان يتولى اكثر الخلاتي مناقشه بهم وايراداته على شيء لن تقع والذي وقع ان تضبطه اولا والذي قد يقع من الناس بكثره اكثر ومن ثم مع ذلك ما لم يقع ثانيا الا يعلم من حال الساعد ان قضاه تعالى او تتبع الرخص او البرده نعم الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضه ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئه بمعنى حين ظهر للمفتي بان قصد السائل سيء من سؤاله لم تجب الفتوى فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى ثالثا الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضرا فإذا رتب عليها ذلك وجب المساك عنها دفعا اشد من سدتين باصفين ما وهذا من المزالق لأن يكون سمى فاسوة قد يترتب عليهم المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عنه هذه نجل قد يحجم وقد لا يحجم هل له أن يصرف أو لا يصرف هذه سيترتب وتتعلق بالمصالح والمفاسد لكن له منزوحة لأن يشكت من أجل دفع المنصد الكبرى بالصغراء وهي عدم ذكر الحكم الشرعي لأن عدم ذكر حكم الشرعي وبيانه للناس هذا ترتب على نفسك لا شكل هذا كأنه تتمل العلم وقد يبتمل العلم لمصنحة ولذلك ذكر شهر محمد رهاد رحمه الله تعالى في مساء كثاب التوحيد لما ذكر حديث معاهة أفلا أبشر الناس قال الله أبشره فيتكل قد جوازه كثمان العلم لمعنى أن كثمان العلم قد يجوز في بعض الأحوال مساء إذا ترتبت عليه ومن ظالح وإذا كان ثمى ما لم يفقه هذا العلم نتوقف عليه مرتسنا مرتسنه من كبرى وجب السكون لكن هذا الثالث يعني يختلف اختلاف الازمان والزمان والمتكلمين عدا ما يلزم المستفتي الذي يفقه يلزم المستفي امور الاول ان يريد باستفائه الحقاء والعمل به هذا تبع المخاطر فاحام المصلي وغير ذلك من القاصصيه يعني يسئ من اجل ان يعلم واذا علم من اجل ان, أن يعمل فيكون عالم من عالمنا ثاني الا يستفي الا من يعلم او يظن على ظنه انه اهل العلم وان من عرف انه جاهل هذا باجماع العلم لا يدون السؤال وذلك وعما من جهل حاله ما تدري هل عالم ام لا فالجمهور اهل العلم على انه لا يدون السؤال لا بد من التثبت من هذا المتكلم هل هو من اهل العلم او لا هذا يعرف بما له اشتهار عند اهل العلم انا اهدي معليش decido en año mujarrad fatwuri wa in thakara al-mutakhir al-usuliun annahu la tafaḍḍal al-fatwa dal 'ala annahu an ahli al-'ilm fi zaman la la yumkin an yutabbaqa idhan la yumkin an yutabbaqa hadha li'anna kathir mimman tafaḍḍal al-fatwa huwa laysa min ahli al-'ilm fi al-qanun wa la fi al-kathir idhan yu'raf ijtihaduhi 'inda ahli al-'ilm al-mawduq fi 'ilmhi us'al hal hadha ahli min fatwa nuslam da am mubasharatan ya'khudh min kulli ṣaḥīfa wa min kulli qanatin أو نحوها ويسمع ويطبق ما يسمع وقال هذا لا. لا يلوي يأتي الثالث أن يصف حالته وصفاً صادقاً دقيباً يعني يوضح السؤال يأتي في السؤال من أوله إلى آخره والعوام هذا لهم مزال قوي أوصف القصة من أولها إلى آخرها ثم في الأخير كلمة واحدة هي التي يسألوا عنها قول الساهل ان نرطب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإذا توضعنا منه فإذا توضعنا به عطش اذ نتوضا بماء البحر هذه لغه بسيطه اختصار مع كلمات لها اثر في الحكم نرطب البحر اذا هذا مفهوم هذا وصف ملغا لماذا لان قول سباطر الجواب والصهور ما حد ليتته لا يفي بهذا الوصف لان هذا محل ضروره فانه قال ان نركب البحر اذا كاننا نضطر الى هذا الماء فعطى النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للمسطر وغيره علني تقول ان نلصب الماء لنركب البحر هذا وصف ملغى تسدد ونحمل معنا قليلا من الماء فذلك وصف ملغى فاذا توضعنا به عطشنا هذا وصف ملغى اف نتوضا بماء البحر هذا محل السؤال هذا الذي يعلق به الحكم الرابع أن ينتبه بما يقوله المفهد حيث لا ينصرح منه إلا قد تهم الجواب كما الاجتهاد الاجتهاد اجتعال من, من الجهد والجهد وهو الطاقة والوسع وهو الطاقة والوسع وهو بدل المجهود والسفراط الوسع بفعل ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد قالوا اجتهد في حمل الروحى ولا يقال اجتهد في حمل قرد يعني الذي فيه وسهه والذي يطلق لفظه الجهد الاجتهاد لغة ثانية. بدل الجهد لإدراك أمر شارع والصلاحة بدل الجهد يعني من المجتهد لإدراك حكم شارع بدل الجهد يعني من المجتهد والجهد المراببه الطاقة ولو يعني يبدل ما يستطيعه ويطيقه من البحث والنظر والتعمل والمباحثة من أجل أن يدرك الحكم الشارع لان الحكم الشرعي قد يكون فيه شيء من من الصفاء ولا يدركه تماما لاول وحده بل نبت من البحث و نبت من التفصي هذا شانه كثير من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم والمجتهد من هو هو من بذل جهده لذلك من بذل جهده لذلك وكذلك وردت فيه شروط الاجتهاد المجتهد هو الذي تصرف بصفه الاجتهاد وكان له درجه عند اهل العلم وهو لمعاء فهم وناقش الابتهاد نوعه تام من نامس التام أن يبدل الوسعى في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعرج عن مزيد الطلب أن يبدل الوسعى في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعرج عن مزيد الطلب يعني يبحث ويبحث ويبحث حتى يظن أنه ما وجد كتابه لا وقف علىه أو سأل عنه لحب العلم والناقص أن ينظر المسهد نظرا مطلقا في تعرف حكم الحادث يعني يرجع إلى مذهبه فقط فينظر خطباً التي تكلمت هذه المدنة ويترك بقية المذهب هذا استهاد النافس إلا إن كان استهاداً مذهبية فقط إذن المستهد من بدل جهده لدانه يعني ليه؟ إدراك الحكم الشرع وعند بعض المستهد من عنده ملفة استنباط وليس المراد المتفقه بيه بالفعل إنما هو في القوة الحلالة لأن إدراك الحكام الشرعية فما ذكرنا مرارة قد يكون بالفعل كل مسائل موجوده ويكونوا مين المطلوب شروط الاجتهاد شروط الاجتهاد للاجتهاد شروط منها اولا ان يعلم من الادله الشرعيه ما يحتاج اليه لاجتهاد قياس الاحكام والحديث يعني كله بالمان بايات الاحكام قالوا لا يشترط حفظها ليس بشرط ولو وقف عليه يكفي وكذلك حديث الاحكام لان منشئ الاحكام انما في العصر هو الايات الدال على الاحكام وكذلك انا حديث الدل على الاحكام ثم اختلف كم عدد ايات الاحكام وما حدث احاديث الاحكام النافذه والصحيح ان قال ان Quran كله ايه وحكم وكذلك السنه كلها احاديث واحكام ان كان المراد ما يتعلق بالعبادات فيمكن حصرها اما حكم الشرع من حيث هو في Quran كله محل كلام حتى فقط ما الوارد في Quran قصص الاقوام السالفين والانبياء يؤخذ منه حكم شرعي من اول الفرع الداخلي وكذلك أن السنه النبويه كلها مقام لي اخذ الاحكام الشرعيه كان مرادهم انهم ان باب التعوذات لا يمكن حصره ثانيا ان يعرف الناس دقه والمنسوخ ومواطن الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او قال من الاجماع فمن لا بده يكون واسعا في اطلاع ليعلم ان هذا منسوخ او لا وهذا اجماع عليه ام لا ولذلك اذا عرف مواطن الاجماع سهل عليه البحث في مسائل الفقه يطلب عليه البحث فيه وتناقله راغبا ان يعرف من الادله ما يختلف به الحكم من تقييد او تقييد او نحوه وهي تعالج مساله الحكم ها اي نعم لا خطا عشان ما نتهن اذن ان يعلم من ادله الشرعيه ما يحتاد اليه في ارتهاد كايات الاحكام واحده ثانيا ان يعلم ما يتعلق بصحه الحديث وضعف كما معرفه الاسناد والرجل وغير ذلك لان النظر هنا في في الحكم الشرعي ان يضبط بدليل متفق على ثبوته هل الصراحه في القران مثلا او السنه ثابت صحتها والمجمع عليها او كان البخاري ومسلم حدا ذلك وما هو المختلف فيه الهني اذا كان مختلفا فيه كيف يقنع اذا لم يكن عنده علم بذلك يعني اذا جاء مثل مثل اللي كانه استاذ اذا كان ما قلتين فلم ي... لم يحمل صبر هذا حديث فيه كلام طويل عالي اذا كان يريد ان يستقل الحكم شرعيا ولم يكن قد ثبت الحديث عنده او نفاه لابد من البحث والنظر في مصادر العلم في هذا الحديث ويكون عنده ادراك وفهم وكيفيه الترجيح بين اثنتين في مدارك الذوق يكون له نوع همما لا يشترط ان يكون متبحرا في ذلك لا انما يكون له نوع همما ليعرف عاين يراعي اين يراجع هذا الحديث وكيف يحكم على الراوي اذا خرب فندب لابد من من داره ان يعرف ما يتعلق بصحه الحديث وضعفه لان اذا كان ضعيفا الصراحه اذا حكم به اضاع في الصراحه لا يحتاج الى نظر وتامل فيه المذم كمعرفه الاسناد ورجاله وغير ذلك ان يعرف الناسخ والمسلوخ ومواقف الاجماع فلا يحكم بمسلوخ او مخالف للاجماع طبعا ان يعرف من الادله ما يختلف فيه الحكم من تقصيد او تقييد او نحو حتى لا يحكم بما يقالب ذلك يعني بعض الحادثات مطلقة ولو بحث وبحث في بعض الروايات قد يدد قيداً ساعدا وقد يدد حديثاً عاماً ولو بحث وبحث وجد حديثاً خاصاً يخص بعض مغلول اللغة إذن لابد أن يكون الجافع يعني ينظر في هذا وينظر في ذلك خامساً أن يعرف من اللغة أصول الفقه ما يتعلق بتلالات الفقه العام انطاق مطلق ومقيد ومجمل ومبين نحو ذلك ليحكم ما تقتضيه تلك التلالات يعني اصول الفقه هذا شرط في المستفيد ولذلك نضاط هذه كلها اقرار المصنف معناها نأخذ من كل العلوم ما تترك علما واحدا من اجل أن تكون المستهدف هذا كما ذكر كما ذكرته لكم سابقا ان الاصل في اهل العلم ان يكون عالم موسوعي بمعنى أنه يكون من كل علم ما يحتاجه في فاهم الشريعة طالب العلم مثلاً إذا أراد أن يطلب العلم ما تريد قد يريد أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة من أجل أن يطحق عبادته ويعتبر التقام الصحيحة هذا لا بأس أن يأخذ ما يحتاجه ولا يشرب فيه ما يشربه المجتهي لكن لو أراد أن يكفي الأمة في الفتوى وأن يكون موجهة معلماً للأخيرية إذن نقض نفسه في فاهم الشريعة وإذا كانت كذلك صارت هذه العلوم عليه فرض كفاية أو فرضاية بمعنى لا بد أن يأخذ من لغة العرب ما يسهم به الشريعة ولا بد أن لغة العرب نحو وصرفا وبيانا واشتقاطا نحو ذلك ولا بد أن يأخذ من أصول الثقه ما يعينه على فهم الشريعة ولا بد أن يعرف من علم المبصنح ويتعلق ذلجانه نحو ذلك ما يسهم به الشريعة ولا بد أن يعرف مواضع التفتيل ونحو ذلك ما يحفن بالسأل إذن كل شريعة موقوفة على العلوم سواءة آلية أو مطبرة إذن إذا استوعب أكبر ما يمكن استيعابه من هذه العلوم طالحا أن يكونه مجتهدا وأما أن يكون ثقيها لا أصولية مفسرا وليس ضعيف في النحو أو يكون عند شيء من العلوم الطراب ويدعي أنه مفسر ما هو الخلط الموجود هذا لا يسمى عنده أهل العلم عاد وهذا محل وفاق يعني متخلف من المفهوم الموجود الان ثم عالم من عند العلم لماذا لانه سيكون مقدد وقد دخلنا فيما سبق في ايضا ان تعب الفرق حتى في الدماء لان المقدد ليس من اهل العلم بشيء حين اذا كان ذلك فالذي ينصب نفسه لفن واحد فقط فهو الفقه مثلا حين اذا نفك مبني على هذا مبني على اصول الفقه واذا لم يكن عنده فهم اصول الفقه او دراسه ضعيفه أي لدي كيف يرجح بين الأقوال سيأتيه ما هو حديث ضعيف كيف يبحث قل أنا فقيه لك محدثة إذن سيقلد غيره وكذلك وصول الفقه يقلد غيره كيأتي مثال متعلقة بآيات وفهمي ونحوه في ذلك يعني ما يتعلق بالنحو وغيره إذن سيكون مقلثة إذن نتيجة أنه مقلث وهذا لا يجب التستاوي وأما الدراسة عنده فلا بات على أن يكون ناقلا للعلمين بمعنى انك تاخذ المساله ويطرحه لك قد جديد هذا واكثر الموجود الان نقله علمي نقله فقهي لا قطعا حينئذ تستفيد منه حتى لا نغلق الباب تستفيد منه فيما يفيدك فيه او به وهو حل العباره فقط ماذا اراد الفقيه بهذه المساله قلت انما نحن قلتين الا نحمل قصدك من مراد القصد يفيدك في هذه المثال فقط اما الترجيح والنتيجه هذا يحرم عليك ان تستفتئة وتفض منه حاصة واحدة لماذا؟ لأنه مقلد والمقلد لا يجب منذ استفتاؤه بإجماعي من أهل الأيد لأنه جاهد ثالثا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها هذا الملتحد الذي يريد أن يفتي الناس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها هذا ما يتعلق بشروط المستهد أما حظم الاستهاد هو جائز في الجمله جائز في في الجمله هو قول جمهور من الاصوليين والفقهاء ان حكم الاجتهاد على جهه التثقيف تجري فيه الاحكام القاطعه يعني هل يجوز لنا ان نجتهد او لا فقفي الجمله نعم الجواز من حيث هو نعم ثابت اما من حيث التثقيف في هذه المساله بعينها قد تجري فيه الاحكام الخاصه قد تكون محرمه وقد تكون جائزه وقد تكون مندوبا وقد تكون واجبا ولدل على جوازه حديث المشهور ده حكم الحاكم فصاف له اجران واذا اخطا فله قسم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد لنوعين فاض فله اجران اذا يقابله الخطا لانه قال عصى فطلع اخطا فدل ذلك على ان الاجتهاد قد يكون خطا قد يكون خطا لكن اذا إذا لم يكن مقصراً فله أجغن وإذا كان مقصراً أو ليس من أهل الاشتهاد فهو آثم لأنه ماذا تعذى حدود الله تعالى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الاشتهاد كما في وقائق منها أنه أخذ الكجاب في أثر بدل كذلك إذنه لأصحابهم الاشتهاد قولوا استعذوا لمعاهد لما حكموا في بني قريلاً قل حكمت فيهم بحكم الله عز وجل لا حسين إذا لستعلم حيث الجملة يعني والاجتهاد قد يتجذع فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مساله من مسائل يعني لو قال انا لا اريد ان اجتهد الا في كتاب العبادات مثلا في كتاب العبادات لكن بالشروط السابقه اي تمام التجذع بمعنى انه يكون خاليا من شروط الاجتهاد ويجتهد لا مراد انه يكون اهلا للاجتهاد فانه لا يجتهد الا في باب العبادات ما يلزم المفتي يلزم المجهد أن يبذل جهزه في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر لكم فإن أصار فله أجر أجر على استهابه وأجر على إصابة الحق لأنه كعب فمن يذهبه إلى الحج وإلى قريء ويتعبه يؤجر على تعبه ويؤجر على مشي وإذهابه ونحب ذلك لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به وإن أصع فله أجر واحد وقطع ما طور له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فازكهد ثم اخاب فله اجر واذا حكم فازكهد ثم اخطا فله اجر فله اجر حنيد قسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص الاستهاد الى نوعين فالقول بان كل مجتهد مصيب هذا اجتهاد في مقابله النص صحيح نبي صلى الله عليه وسلم واضح الحديث هنا هنا إذا استهدف أصاب إذا استهدف أخصاب حينيزم من قاتل أن كل مرتائج مصير قوله ضاطط فردودا عليه لماذا؟ لأن الارتهاد فيه مقابلة في النفس ولذلك قيم يكون الارتهاد في مواقع ليس مصرح يكون الارتهاد في مالا فيما لا نص فيه أقلا ولا إجمال فيما لا نص فيه أقلا ولا إجمال ثانيا ما فيه نصوص ظاهر وتعار فيجب الاجتهاد في الجمع بينها أو الترجيب ثالثا <تصفيق> <تصفيق> أن لا تكون المسألة المستهد فيها من مسائل العقيدة فالاجتهاد طاقم بمسائل الأحكام أما العقيدة وصول المعتقد فهذه كلها مجمع عليها تم خلاف يسير في فروط فروط مسائل عقدية هل الموت يسمعون هل إن لدي الصلاة حير أو ميت في قبله إلى أخير مسائل يسيرة جدا وليس الجاصلية واما مسائل اصول الكتاب في باب العقائد هذه مجمع عليها فليس هذا فيها وما قد يظهر من كلام سي رحمه الله تعالى وقد تفيعه البعض بان لا فرق بين الاسناد بين العلميات والعمليات هذا فهم خاطئ مردود باجماع السلف على انهم بدعوا من قالخ في باب العقائد لو قيل ان قول فاطمه بن سعد الحاكم او اذا حكم الحاكم التست معطاء من اخره انه يشمل ايات الثبات والاسماء مما بدع عنه خالصين رد المحالفي ان القاله قال بماذا قال قال قالا مجمعا عليه حينئذ تما السنه وسمى وسمى ضلالا اذا يتقابلان هدى وضلال سنه وضلال حينئذ تقابلا فلما حكم السلف على من خالف في باب المعتقد سواء كان في القدر سواء كان في اياك الاسماء والصفات او في باب الايمان رمو بالبدعه لماذا رمو بالبدعه قناه المسائل الاجتهاديه هذا يدل على ان مسائل هذا النص على ان هذه المسائل مجمع عليها ولا خلاف فيها البتة حين لا تدخل في الاجتهاد وانما القياد يخص بالاحكام نعم ثم مسائل وقع نزاع بين الصحابه كذلك ترى ان يستمر رفه او لا هذا لا ينبغي ان نقول ان كل من يقول اعتقد ان صراع رفه ولا لا ترجح هذا او ذاك الامر سهلا كذلك هنسمع الموتى قبورهم من عندهم او لا هذه مسائل علميه عقديه لكنها ليست لعصرية فالخلاف فيها خلاف الثلاثي بمعنى أنه وقع بين الصحابة شيء من جانب فإذا صرفنا في مثل هذه المسائل واجتهادنا وربشحنا لا بعد أما باب الإيمان وباب الإسلام وباب الكفة كل هذه أمر متفق عنه لا خلاف فيه البت كذلك مفاهيم شر حقيقة الإسلام وشر حقيقة الكفة معنى الكفر من المراد به أنواع كلهم مش معناعين لا خلاف فيه البت وإذا فتحنا البت لمن يجتهد لم يضلق البت انادي لا نكثر على منتجع البكر هذا غير عنه يسب الصحافه هذا كلنا لا تنسف 6000 مثلا فيها قوله صحيح يا اولاد نعم لو في حلوه خالص هذه هذه جاري لهذا ان ما تنكر عليه يذكر عليه اي شيء الان اتفقنا على ان الاسهاد في باب المنتقى يعني في ايات في ايات الاسماء الطباء اذا قضيه الصحافه مراءه ونقص اللي دخلنا فيها انت على راي وانا على راي ها راي وراي اخر وإلا ان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد في هذه الظروف المرتهن علم عند الفقه عنده قليل ثلاثة انواع المرتهن إن كان كاملا عند الاستهسان او ما تم عنده بالمجتهد المطلق كان كاملا بالاستهسان او المجتهد المطلق ودونه مرتهن المذهب مستهيت المذهب وهو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على النصوص الايمانيه يعني يخرج الدليل منصوصا على يعني لم يقل قول للامام احمد في هذه المساله ذات هذا المسيد المذهب فيقرر بالدليل ان قول الامام احمد هذا كلامه لم ينقل عن احمد العام اذا السيد المذهب هو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على النصوص الايمانيه ودونه مستعد الفتوى وهو المستهد المتبحث في مذهب إمام المتمكن من ترتيح قول على آخر أن ترتيح أحد القولين على الآخر إلى أقل قصة يأتي في مذاهب أنه بالإمام مالي قوله يأتي أحدهم يقول المذهب كذا هذا تم في مسألة صافة تم مجتهي, مجتهي الفتوى وإن كان عاماً في كل المذهب تم مجتهي مذهب والمجتهي المجتهد المذهب والفتوى هذا صناعة تقليدية للمتأخرين بمعنى انها احذثت مع المدح واما الامر في الانتهاد حمل النصوص عليها والمستهدف المقام وسيد المطلق, المستهد المطلق. التقليد تقليد قال هنا لغه وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلاده وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلاده كانه يذره معه والصلاح اتباع ما ليس قوله حجه اتباع من ليس قوله مليك قوله حجه يعني من غير معرفه دليله من غير معرفه لدليله ولولا لم يعدر شخص الاتباع هنا انما شروه قبوله قول الغير من غير حجه قبول بمعنى اخر لكن الاتباع الاصل في انه يطلق على من عرف ذلك فتم مقلد وتم متبع نحن لا مثل اذا تعينا ننظر في الاقوال ننظر في جلتها اين يجب ان نكون متبعين اذا رجحنا ما رجحه الدليل هل ثم اتباع إذا وضقت الإمام بكونه استند لحديث ما أو لقول ما أو لنص ما نص ما حليس تكون متبعا وأما إذا لم تعرف ما أخذه هذا يسمى تقديدا إذا تعرفت تقديدا للصلاح اتباع من غير قوله حجة يعني من غير معرفة ذليله قولا لو عبر به قبول فعلا أولى بأن الانتباع ألزم منهم عليك بالذليل لا أصدر هذا الذي إذا وصلتا انصرف أيديه ولذلك عبر بعضهم به قبولا قول الغير من غير حجه قبول يقبل هذا القول من غير ذكر حجه للسائل وبناء على فلا ذلك فلان ثم اقوى من قول النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع تقليده لان ذلك قول حجه في نفسه قبول قول الغير حينئذ قبول من قوله حجه مثل اتباع حينئذ الصحابه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمعون كلامه ويمتثلون اوامره ويتبعون الوحي هل هذا تقليد او اتباع تيبا لما كان اتباع النفس هو حجة. هو الدليل هل يتبع الكلمه ذلك اذا كان بالاجتماع يكون اتباع الجليل اذا اتباعه ليس قوله حججه خرج من قول ان من ليس قوله حججه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع اهل الاجماع واتباع الصحابه اذا قلنا ان قوله حجه فلا يسمى اتباع شيئين من ذلك تقليدا لانه اتباع للحجه لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع على وجه المجاز اتواصح ارى كل حتى لو منع مجالس مثل هذا فهو ناقص لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم حجه بنفسه قوله وفعله كما ذكرنا به من قال ثقانا لكم فيه, فيه. الله رسول الله اسد الحسن اذا في الظافيه فرسول الله ولا نك القول لرسول الله ولا الفعل صار متفق انا لازم نعمه صار متفق فيعمه نعم حكم التقليد الاصل فيه كما قال تفسير رحمه الله تعالى قالوا الذي عليه جماهير الامه ان الاجتهاد جائز في الجمله والتقليد جائز في الجمله ولا يوجبون الاجتهاد على كل احد من يحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد اذا في تفصيل قد يكون حراما وقد يكون جائزا قد يكون حراما وقد يكون جائزا متى يكون حراما متى اهل للنظر في الادله او عنده سعه وقت البحث لا يحرم عليه الاجتهاد يحرم عليه لما يبدو أنه تبع غير التبع غير اللقص والأقل فيه أنه يحكم الشرع يحكم الشرع إنما يكون بالكتاب والسنة والجعاء والقياس فإذا تبع شخصا غير شخصا النبي صلى الله عليه وسلم الأقل فيه النهي والذات وكف إلا إذا كان ضرورة إلا إذا كان ضرورة إذن الأقل فيه أنه يفصل فيه قالوا بأن جماهير عن العلم لم يوجب التقديد ولم يحرمه فإنما قد يكون واجبا في وقت ومحرما في مغت آخر مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فورغه التقليد حرام كلهم واجب عليهم أن يسألوا أهل العلم لأنه إذن هم مقلد لأنه لا يعرف من هذا الحكم الشرعي إلا أنه قول خلال ولذلك لو تتغنه الدليل ما أفاده شيء لماذا لانه لم يصل الى معرفه ما قصد الدليل ما قصد الدليل الحكم الشرعي من الدليل ويقيل له قول تما تكلم كلام افاد كذا ما يقصد يعني مطلق ومقيد ها مطلق الامر قد الوجوب والنهي الاخيرين وتتعارض قد تم تعارض ام كان الجمع بينهما علم الناس ثم ما يعرف اي متى تصادف ان اد لا يورد الي او عليه شيء من من ذات ان يكون مطلق عامليا لا يستطيع معرفه القصد بنفسه فبرضه هو تقييد بقول تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا لا تعلمون اذا قسم الله تعالى بهذا النص الناس الى قسمين يعلمون ولا يعلمون وامر من لم يعلم بسؤال من يعلم لان قال ان كنتم لا تعلمون يعني الحكم الشرعي ان كنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذكر فاسالوا اهل الذكر هنا اقرا شرط ما مر معنا انه دائما في التقديم وتاخير الشرط فاسالوا اهل الذكر اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الهدي ليست عندنا واضحه اما معالم واما جهل ومستحدث في هذه العصور المتاخره بما يسمى بالمفكر او المثقف الى اخره هذا ليس سلاحا انما هي تنويع للجهل بمعنى انه يعني يتنوع عندهم يتنوع في ثقافته وان بالنسبه للحكم الشرعي فهو داخل في قولي كنتم لا تعلمون لان إما ان يعلم او لا يعلم ومن عالم لابد ان يكون بطريق الاستهاد يعني سوف فيه الشروط السابقه فاذا لم يعلم يلزم وجب عليه السؤال والله فليس عندنا واصف عالم ثم مثقف او مفكر اسلامي ثم بعد ذلك ياتي الجاهل لا الوقت في الثلاثين داخل في مسمى الجاهل بالنقص هذا اضراف بين قال بس قالوا هل ذلك كنتم لا تعلمون قسمه ثنائيه ليس بينها منزله غير منزلتين اما هذا المعالم المدع هذا وارد في كلام ابن ديك للسرى وَيُقَلِّدُ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُهُ عِلْمًا وَرَعًا فإن تتاوى عنده سنان كل يرَبِيهُم يعني إذا أردت أن يُقَلِّك فإن أيضا من وُلِد في عصره لابد أنهم يتفاوتون في العلم وورع يعني فضل ذاتي زيادة على علمه ولا شكا للعلم هذا لابد من, من وجوده فإذا انضاف إلى العلم الورع والتقوى والصناح إليه أن تتزمه فهين سواء انته اثناء الى القضره ياخذ هذا او لا الثاني ان يقع للمستهيد حادث اذا النوع الاول تقليب ان يكون مخلدا عام الثاني المستهيد قد قد لكن في حيز معين ان يقع للمستهيد حادث حادثه تقتضي الفوريه لابد من الجواب من الان ولا يمكن من النظر فيه فلوجود له التقليب في هذا تصل على المساله لابد من الجواب وتحفظه لو 200 فقد قال القائم قد التيه به قول حسين هذا تم تقييده ثم تقييده لكن انت مضطر اذا كنت اهل للاجتهاد فالاصول في حكم التحريم التقليد لو يحرم لذلك النظر على سبيل التلف الشريعي لان ان التقليد كالميت بمعنى انه لا يحل منه الا ما يحل منه من من الميت هذا منه في الضروره فاذا لم يتمكن المجتهد من النبع او البحر والرجوع الى ذي في مكتبته ونحن دارك لابد من الجواب في ذلك خذ المذهب الحنبلي كذا قال إمام أحمد كذا أحفظ من كلام الباب كذا إلى آخرين فلا بس أن يقلد لكن به بهذا القيام ولا يتمثل من النظر فيها فيدوز له التقليد حينه واشترط بعضهم بجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب تزم فيها والتقليد إنما يخيل ونظنها فقط هذا لابد منه لابد من أن تنصف على أن مسألة اعتقاد ليس الداخلة العقل فيه مفهوم الاتهاد ولما شاف قد يكون توسع شيء من التوسع انك تم نراه في الكلام زي انه ان الحديث مطلق من العلميات والعمليات وهذا لا يوافق عليه ويرده اجماع السلف على ما تمه على تفصيل السام والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى بساله ان الذكر ان كنتم لا تعلم والله ان ذلك ليس بشرط لانه قوله المقبول فانه توسع فيه هل المساله هل هي قابله للخلاف او لا هل الاجتهاد يدخل المعتقد او لا كان مثلا فيها نوع من الخلاف فقلنا لا يثبت الخلاف في هذه المساله بعموم قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الا فيما في مسلين وان واحد وهي مساله التقليب علم يقصد الشيخ رحمه الله تعالى العامي له ان يقلل حسب التوثيق يعني اذا سالت المفتي قلته مثلا قال لي صف عاميه هل هذا خاص ب مسائل الاحكام او يشمل مسائل المعتقد فلو سال عامي مفتيا عالما يتكفى ما معنى لا اله الا الله الله معبود بحق الى الله هل هو منقلده او لا قد يكون المراد الشيخ بهذا المساله والصحيح انه يجوز له ان يقلده ولذلك في كلام الشيخ الاسلام محمد رحمه الله تعالى معرفه الدين الاسلام بالادله ذكرنا فيما مضى في شرح الاصول ان قوله بالادله هذه يدل على ماذا لأنه يفهم منه أن المعتقد لابد فيه من الاجتهاد بمعنى أنه لا يجوز أن يقدر غيره البثة والصحيح الذي عليه عامة الثلاثة يتبقون إجماع أن مسائل الأحكام كمسائل الاعتقاد ومسائل الاعتقاد كمسائل الأحكام فيجوز التقليد فيها ولم يعرف السبب فالعام حين يجل لو قال ما الجليل لو قال ما حكم الله تعالى في إثبات هذه الاستفاة بل يجاهم مصطفين يقول له يعتقد ظاهرها على ما هو صاهت دون تشبيه ولا تشبيه حينئذ لا نحتاج ان نقرب له النقائله السلف كذا وقال في اللغه العربيه وان ظاهراته ليس بالتشبيه وانما هذا كله نقول لا يحتاجه العام وانما يحتاج ان يعرف الحق يعتقده في حد ومن تقديم باب المعتقد هذا رده من طريقه السلف وانما هو شيء اسلهم المعتزله ووافقهم كثير من المشائخ المتاخره إذن اشتراف التقليل اشتراف الشليء في معرفة الأحكام الشرعية ليس مطلقة في الثلاثة البدء وذكرنا هذه المسألة المفضلة في الشرح على حصول الثلاثة المقول عند قوله معرفة دين الإسلامي بالأدلة إذن واشترق بعضهم لجواز التقليل أن لا تكون المسألة من وصول الدين التي يجب اعتقادها بمعنى أن المعتقد لا يريد فيه التقليل هذا مراد الشيء أن المعتقد لا يريد فيه التقليل يعني كأننا نقول للعامة اسألوا وقلدوا في الأحكام أما العقائد فلابد أن تدرسوها فتكونوا مجتهدين فيها وهذا باضي لأن الصحابة كانوا نشر الدين وكانوا يقبلون من الناس لا إله إلا الله ولم يشتركوا العديد ولذلك كثير من الحديد من قال لا إله إلا الله قالوا من قلبي دخل الله ولم يشتركوا فيه ذكر العديد حينيذي نقول هذا الاشتراك باطل من الأرض ولا يجعل خلافا سائغا عنده السلام لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد ان ما يفيد يظل فقط والرادح ان ذلك ليس بشرط من قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسالوا انتم يعني يا من ارادت فئات قد تسال عن شيء يتعلق بدينك من جهه العقائد وقد تسال عن شيء يتعلق بدينك من جهه الاحكام فالنص عام يعني إذن من خص العقائد انه لابد من الذيه حاجه الى مخصر ولا مخصر ولا ايه من السياق اثبات ذلك او من اصول الدين ولان العام لا يتمكن من علبه الحق بهذه اللثي هذا يقل لكم متعذب بما مستحيل نوع معناه معنى ذلك ان الامه كلها يكون على درجه من الاجتهاد وهذا بعض ان هذا محال ان لا يبقى طبيب ولا يبقى مهندس كلكم تفرغوا للعلم الشرعي وضاعت الامه اذا شرطنا هذا ما انا لابد كل شخص من الرسول الى اللغه ويتعلم من استغله في طلب العلم قد يعجز ان وصول لا في حقائق العلم هو مستقل عن كيف الذي لا يكون له اشتغال في العلم ولان العام لا يتم من معرفه الحق لذاته فاذا تعذر عليه معرفه الحق بنفسه اذا يبقى الا التقليد قال تعالى فاتبعوا اللهم من تقاتك انواع التقليد تقليد نوع عام. عام وخاص فالعام ان يلتزم مذهبا معينا يعقب برخصه وعزائمه في جميع امور دينه وقد اختلف العلماء في اليدون يعني يصف مذهب معي انا حمدني انت مالك هذا حنفي هذا شافعي وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه وهو قول باطل وصادم للنصوص لتعدل الافتهاء فيه المتاخرين ومنهم من حكى تحريمه وكذلك في شيء من من الغلو لما فيه من الالتزام المطلق باتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم اذا اولى متقابله منهم من اوجب ومنهم من حرر والوسط الوسط هو الخيار هنا يد اذا لم يتمكن من معرفه الحق ان ان يلتزم مذهبا معينا ويجوز له الخروج عنه ولا يلزم بان لا يخرج عنه ابدا فان ظهر له الحق في خارج المذهب فرض حينئذ نقول هذا الامر في الجواز وام وجوب اتباع المذاهب الاربعه وجوب اتباع مذهب من المذاهب الاربعه ولا يجوز له العدول عنه ابدا ولو في مساله ما اوضع له الحق فيها هذا قول باطل مخالف للنصوص وقال شيخ الإسلام لسيح رحمه وتعالى إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع وهو خلاف الإجماع وزواذه فيه ما فيه بل هذا قول ضعف اعتبروا من الجدى حتى الرقائم الأمن الرقائم من البدا بأن يلزم الخلق بقول عالم ما وهذا ليس في استفاع المدارك حتى بل حتى في عالم معامل لو ألزم شخص ما بالعامة بقوله شخص معين ولو كان من أهل العلم نقول هذا يعتبر من الجده لماذا؟ لأن العامة لا يلزمون إلا باتباع النبي صالح سنة فإذا ألزمتم باتباع شخص ما ولو كان موثوقا عندنا ولو كان إمام من أمة الدين نقول هذا حول إمام من أمة الدين يبقى أنه غير معصول فإلزام الناس لأمره أو نهي حين ينسويت بين هذا وبين النبي صالح سنة لأنه لا ينسو فيه في سريع العام هي الاوامر والنواهي الا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون الحكم مطلقا لله الرساله فتعيين شخص معين سواء كان في المذاهب الاربعه او في غيرها بان يلتزم امره ونهيه ويلزم الناس بذلك نقول هذا من الابتداع هذا يعتبر من من البدع الان تسويه غير النبي صلى الله عليه وسلم اذا ان في القول بوجوب طاعه غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امر ينهي وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه وقال أيضا من اتزم مذهبا معين ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أبداه ولا استدلال لذليل أن يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل إلا ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا مفر يعني إذا اتزم مذهبا معينا هل يجوز القروج عن المذهب أو لا شفر إتزمنا رأى التفصيل اذا كان خروجه لدليل او لمن هو اوثق او لظهور أو حق او لتمكن في ظن في مساله ما ثم وصول حق لا با بل يجب له الخروج اذا لم يخرج صار متبعا للهواه اما اذا خرج دون نظر في دليل وانما بتشهي قال انا الحنبلي وهذه المثل اعجبتني في مذهب الشافعي واريدها اي يجب يكون متبعا للهوى ولا يجوز له الخروج إذن ثم فعل من التزم مذهباً معين أول اكتزامه فيه نظام نحن الآن نتنزل لا نقول بأنه يفعل هذا وإنما قال من التزم مذهباً معين أعطى أنه لا يرتزل لكن إذا التزم مذهباً معينة هل له القروج أم لا نتنزل معه ونفتي بما تدل عليه أدلة ثم فعل خنافه من غير تقليل لعالم آخر أفتاح ولست النار بدليل ان قصد خلافه ولا عذر شرعي يصحل حل ما فعله فهو حينئذ لهذا الخروج متبع لهواه قائما للمحرم غير حدود الشرع وهذا مخالف وعما اذا تبين له ما يوجبه سبحان قول على قول اما بالادله المفصله ان كان يعرفها ويفهمها واما بان يرى احد الوجدين اعلم وان بان يرى احد الوجدين اعلم بكثير المساله من الاخر وهو افضل للله فيما يقول فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا فهذا يجوز بل يجبه فالنقل إمام أحمد على ذلك إذا فروده عن المذهب إذا اتزمه ننظر فيه إن كان بغير دليل بغير موجب من شرعي عذر شرعي فهو متبع الهواء وهو آسل إن كان بمقصد من شرعي بل يجب عليه أن يخرج عن المذهب والخارق قابل العام أن يأخذ بقول معين في فضية معينة فهذا جائز إن إذا عاجز عن معرفة الحق بالانتهاء سواء عاجز عاجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع الشقة العظيمة مراد منهي الشرع وإذا بالقول ولا يوجد له النتال الصحيح لما أنه يتوقف فيه مطلقا من كل علماء هذا لا يوجد له نعم صح لا يوجد لكن ليس المراد من التوقف من كل علماء إن التعارض كما ذكرنا في العقل لا يوجد له مطلقا من كل وجه ولي يظهر لعالم من علماء الإسلام هذا لا يوجد فإنما يقوم باعتبار الزيت من عمره إلى آخر لذلك يوم المساء الاجتهادية قسم الثاني يقول التعارض بين خاصين عرفت المربي بالخاص بما سبق كليل التعارض حديث خاص ما حديث خاص ماذا نصنع؟ قبله أربع حالات أيضا كما أنه إذا تعارض بين على الليلة جديدين على الليلة فذلك أربع حالة أيضاً آضا يعيض أيضاً فعلم مبتل لأن كما رجعنا نذكر هنا أربع حالات وجعلنا على ما سبب <تصفيق> حالة أولى أن يمكن الجنف بينهم ما فيجب الجنف ولو بتنزيل هذا الدليل على حالة على هيئة وخالفة ليه هيئة وحالة دليل الثاني مثال حديث جامل رضي الله عنه صبت الحج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهرا يوم النحر بمكه وحديث وحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنها النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مره واحده هذه صلاه يوم العيد وهي واحده وهي صلاه الظهر وهي صلاه الظهر ينيد اما ان احالها هنا او هنا يعني احدهما اذا اردنا عدم الجمع احدهما صادق والاخر لانها حدث واحده وفي يوم واحد وهي صلاه الظهر اذا صلى بمكه يعني بالمسجد الحرام و بمينه في وقت واحد هذا ممكن هذه لابد من مرجح لابد من من تقديم احدهما على الاخر فقيل اقوى على الجمع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيجمع بينهما لانه صلاها بمكه صلاها ب بمكه ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحاله إذا صلى الأولى فرعا والثانية نفلا ففانم الثاني الذي رأىه صلى به من أنها صلاة الظهر وإلا الصلاة لا تتعدد إذا صلى الأولى الظهران إذا استقفت وقفه الثاني بأنها طور يكون من باب الظهر فقط أخذوا به الظهر وإلا ما أقف أنه تعتبر نفلا إذا صلى في مكة صلاة الظهر فلما ذهب إلى ميناء فوجد أصحابهم ينتبرون وصلى به صلاة عقوبري بالنبليه اصحاب اذا هذا تعارض تعارض بين دليلين خاصين بما ان المتعلق الاول صلاه صلاه الظهر يوما تحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني كذلك خاص فان لم يمكن الجمع يعني علم التاريخ الثاني ما يتقوى للاول فلا يمكن الجمع فالثاني يعني متاخر في النزول مثلا في القران او المعلوم التاريخ ناسخ متى ان علم التاري مثال هو قوله تعالى يا ايها النبي ان احللنا لك ازواج ثلاث اثيك ذورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الان هذه فيها للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من بنات عمه وبنات عماته اللاتي هاجن معه اذا ان احللنا لك ازواجا هذا مباح نعم هذا خاطر قوله وبنات عمك وبنات عماتك الايه الاخرى قوله لا يحل لك النكاح من بعد ولا تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الثانيه ناسخه للاوله على احد الاقوال حيث قال الراضي من علم هذه الايه الثانيه نسخت الاولى وانها نزلت بعد ان هيرا النبي صلى الله عليه وسلم نسائه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم اطلبن الطلاق حير النبي صلى الله عليه وسلم نساء واختارنا الله تعالى ورسوله فقلنا اخترنا الله تعالى ورسوله وشكر الله لهن هذا قال النبي لا يحل لكن من ثم بعد وعلى هذا كان مثال تتظاهر الايه الثانيه الناس خليل الاولى اباحت النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج مطلقا والثانيه منع حرمه في لازم نقدم الثانيه على الاولى فاذا لم يمكن النسخ لم يعلم التاريخ ولا يمكن الجمع امل بالراجح كان هناك مرجع نطلب مرجع خارجي نطلب مرجع خارجي نطل انظر الاول والثاني يتعلقين بنفس الدليل اللي ما نتد ما يتعلق بالدليل وتشانينا الامر الثالث هو الترجيح مثاله حديث ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال يعني غير محرم فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ميمونه واحدة. مره واحده تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. إما نكون محرمان إما نكون حلالا إما هذا أوزع إذن لابد من المرجح وهنا تخبرني عن ناسها بأن النبي صلى تزوجها هو حلال إذن يكون مقدما فالراجح الأول وهو أن النبي صلى تزوجها هو حلال لماذا؟ لأن ميمونة صاحبة الصفة فهي أدرى بها يعرف زوجها ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي عافح صلى الله عليه وسلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها هو حلال هنا وكنت الرسول بينهما اذا وهي ابن عباس لان النبي صلى الله تسوج ميمونه وهو محرم والصحيح انه تزوجها وهو وهو حلال الرابع فان لم يوجد مرذح وجب التوقف فلا يوجد له مثال صحيح اذا لم يوجد حينئذ ان توقف الناظر فهو في نفسه لكن توقف عام هذا كما ذكرنا لا وجود له القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص بين عام وخاص وإذا كان كذلك النيد لا تعارض منه لأنه يحمل العام على ما عدا صورة الخاص فلنستخدم إذا القاص من العام ونبقي العام على باقي الأفراد ما عدا صورة القاص كما لك أنه سافظ في باب العام والقاص إذن إذا تعارض عام من القاص حينيذ يقدم القاص بالعام بمعنى أنه يخصص العام بالقاص مثال قوله صلى الله عليه وسلم فيما فقط الشماء العشرون فيما فيما قلنا ما هذين سمطور معنى ذلك يعود بمعنى أنه سما كان وثقان أو وثقان أو أكثر فيه العشرون وقوله ليس فيما دون خمسة أو ثق فدق هذا خاص والأول عام سيخصص الأول وهو عموم قول فيما بالثالث ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أو ثق فيما بلغ خمسة أو ثق هل يجب أن يخصص الأول بالثاني تقول لا تعار بين عام وخاص والتعارض هذا ابتداء بمعنى انه اول الامر ثم بعد ذلك يثوب القسم الرابع <تصفيق> ان يكون التعارض بين نصين احدهما عم من من الاخر من وزن واخص من من وزن بمعنى ان الدليل الاول فيه عموم وخصوص والدليل الثاني فيه عموم وخصوص حينئذ نخصصه عموم الاول بخصوص الثاني والعكس يعني اذا كان الدليل في القاعده شق عام وشق خاص والثاني له شقان شق عام وشق خاص ايندي حدثت تخصص عموما الاول بخصوص الثاني والعكس ان يقوم فله ثلاث حالات فله ثلاث حالات ان يقوم دليل على تحقيق عموم احاديهما بالاعاقه بالخصصه بمعنى ان زوال التعارض ياتي بشرط يكن نعرف فيه تعارض لكن حل التعارض ورفع لفه تعارض ذهب بشر بنظر ذهب بشر بالنسبه هذا وهذا دليل عنه بالأول هذا قد من ذكره من أصوله أنه إذا جاء الشرع برفعه ودفع تعارفه ومقدم وهو كذلك أن يقوم دليل من الشرع على تصيط عموم أحدهم أبو الآقف يخصص به مثاله قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربطن بأنفطين أرضات أسل وعشر وقوله وأولاة الأحمان أجلهم أن يضعن حملهم فالآية الأولى الذين توفوا نصا خاصه في المتوفى عنها لكنها عامه من وجه اخر في الحامل وغيره اذا لها خصوص ولها عموم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج اذا خاصه في المتوفى عنها زوجها لان ما راى في بالك عن زوجها اما ان تبيد بطلاق او بموت مثلا بوفاته فلا عمل وغلب الي لازم خاصه هنا المتوفى عنها زوجها ثم قالوا وَالَّذِينَ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجِهِ إحنوا وَالَّذِينَ يَذَرُونَ أَزْوَاجِهِ حيني أن أزواداً هذا عارف يشمل الحامل وغير حامل والثانية وأولاة الأحمال هذا خاص بالزوجة إذا كانت حاملة وفيها عموم وهو أنها سواء كان متوفى عنها زوجاً أو لا إذا كل دليل فيه خصوص ففيه عموم فيه خصوص وفيه عموم فالدليل الأول فيه خصوص وفيه عموم الذين توقفنا منكم قل فيه خصوص ووجهه ما هو المتوقع عنها زوج وعمومه في الحامل وغيره الدليل الثاني خاص بالزوج الحامل بضر ال وهو العموم توقف عنها توقف عنها زوجها اولى اذا لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثاني يعني نقول قوله وَالَّذِينَ تُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ مَيْذَرُونَ أَزْوَادَ مِنْ يَتَرَبَّطْنَ بِأَنْكُزِهِمْنَ أَرْبَعَةَ أَشْرٍ وَعَشْرٍ هذه الآية عامة في الحامل وغيرها لكن الحامل دل دليل على أن عزتها تنتهي بوضع حملها للنص الثاني نقول الأول نخطوص بالثاني ولكن دل دليل على تخطيص عموم الأولى بالثاني وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالة وكانت حاملiento أمات عنها زوجها فأثن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج يعني ب tardه بليالة يعني لم تستوتي أربعة أشرين وعشرين أطعا هذا إلا ما توفي عنها زوجه الحامل وأضعت بعده بليالة حينئذ حلت يعني بغيره حينئذ لها أن تنوتيح فأثن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج وعن هذا تكون عدة الحاملة إلى وضع الحمل حملة كان متوقعا عنها ام غيرها وهذا يكون فيه جمع بين العامل واو والقاف هذا لو لم يرد فيه قصه لكان ذلك من مقتضى القواعد انه يقتصف عموما اول ب بثاني وان لم يكن دليلا على تخصيص عموم احدهما بالاخر اميل بالراجي ان طلب للمرجح الذي يقوي احد الدليلين على الاخر ولذلك قلنا الترجيح هو تقويه احد الدليلين على الاخر تقويه لماذا ان بالسنه اما اذا كتبت اللوا او كتبت المصحفين او كتبت العمل او احيانا نكون بعمل الام 4 حين الخلفاء الراشدين افلا وان لم نقم دليل عند خروج عموم احدين من اخر عمل الرجال مثال ذلك قول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هنا عام من في الوقت خاص بالصلاه اذا دخل احدكم المسجد متى في اي وقت فلا يب大丈夫ة حتى يصلّمت ع Перв hostel إذاً عامّن في الوقت خاصّم في الصلاة وقول صلى الله عليه وسلم لا ، صلاة opin الصور حتى تَطْرُعَ الشمس ولا طلاة بعد العطم حتى تظرب الشمس هذا عامّن في الصلاة خاصّم في الوقت عامّن في الصلاة عثّى الأول عام في الصلاةّ خاصّم في الوقت لأنه قيّد الوقتato رأي صلاة مجل حتى تاعتُن Essay وعامّن في الصلاة لأنه قولنا لا صلاة نكيرة في التياق النكر فيعوم صلاة الفرض وهي عم صلاه النفل بثلاث وبدون الثلاث فدخلت حيث المسجد اذا تحيه المسجد على الحديث الاول يصلي مطلقا في اي وقت وعلى الثاني لا يصلي اذا دخل في وقت الظهر واضح الحديث الاول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين انه متى ما دخل في اي وقت ولو بعد صلاه الظهر وبعد صلاه العصر صلى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 يبقى الحديث الاول او لا يصلي يبقى الحديث الثاني ومن غرائب الشافعي رحمه الله عندنا يقول يقضي انتظر حتى تطلع الشمس او ينتظر حتى تغرب الشمس يجمع بين الدليلين رحمه الله تعالى الاول خاص في تحيه المسجد عام فيه في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاه جسم تحيه المسجد واضح واختلف عن العلم هنا كل شخص له ترجيه ترجيه لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول <تصفيق> بمعنى أننا نقول جد فل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رفعتي هذا عام قال ماذا هنا تخصيص عموم الثاني بالأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا عام في كل صلاة إلا تحية المسجد إلا تحية المسطد لأن خصوص قوله فلا يزمن حتى يصل رفعتين هذا خاطر وعموم قوله لا صلاة بعد الصبح هذا عهد فنقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا تحية المسطد إلا تحية المسطد على كلامه رحمه الله لكن الرادق تخصص عموم الثاني بالأول فتجوز تحية المسجد في العوقات المنهيي عن عموم الصلاة فيها عن عموم الصلاة فيها وإنما رجحنا ذلك جاء إلى تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسك لأن قالوا لا طلاة بعد الصمحة هذا يلزم منه أنه إذا تذكر صلاة المقضية فلا يصد لكن بالإجماع أن هذه الأوقات منه عنها قمتة على الجسد الصيلة والثلاثة على جهة الإجماع أنه لا يمنأ من المقضية البنية بإجماعها للأم حينئذ إذا تذكر صلاة المقضية منسية مثلاً او نام عنها حتى تقط في وقت النهي ولا حال ذلك اي يجب ان نقول له يدول ان يصلي بالاجماع اذا خرج العام فاذا خرج العام قبل الدلاله حين اجل خاص ياتي نقول هذا العام المقصود اولى من العام المحظور فنخص هذا العام لا تناسب هذا القول حتى الشمس بخصوص قول فلان يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لماذا لكون هذا العام الثاني قرقه قرقه بما لا بالاجماع بكونه يصلي المقضيه والفائته ينادي من باب الاولى اذا جاء نص نقدمه على هذا المفهوم العام وانما رضحنا ذلك ان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحيه المسجد كقضاء المقروضه واعاده الجماعه وضاعفه امومه كذلك جاء في انه يصلي ركعتين فذكر رافق بعد الصلاه وفذلك نعاده دخل شخص يريد يصلي معك تصلي معك كذلك جاء كل هذه النصوص تدل على ان قوله لا صلاه بعد صلاه الصفر حتى طلوع الشمس انه مخصوص بما ذكر حينما صارت فيه شيء من الضحى تقدم عليه الحديث حديث اخر حديثا وثم وجه اخر في الجامع لان هذه الصلاه تعارض من هذا الوجه عموم خصوص قد لا يقال به في عين الصلاه لانك حكمه معلق بماذا اذا دخل بعد صلاه الصبح فالحديث الاول يامره بالصلاه والحديث الثاني ها ينهاه عن حفظ واحد. العين واحده العين واحده لين يدن القول في انه مقطوع او ليس بمقطوع هذا مرتبط على او على مقدمتين اولا ان محل النهي والامر شيء نوع وقت واحد فالنص دل على انه يصلي والنص الاخر دل على انه لا يصلي ثم له علاقه بالقران بمساله لا صلاه بعد الفطحه مشاهدي النهي هنا للتحريم او انه للكره جمهور العلماء لانه للكره وصا انه, أنه للتحريم فاذا تعارض ما دل على الاستحباب لان صلاه المزدي حيث المذهب ليست ب ليست بواجبه و النهي على الصلاه في هذين الوقتين محرم عندئذ العين واحده وتعارض مبين على جهه النذب ومانع على جهه التحريك فيقدم الثاني على الاول قدم الثاني على الاول لانه لا يمكن فك الجهات لا نتكلم عن صلاتين بل نتكلم عن شخص واحد دخل في وقت واحد فامره حديث بان يصلي ونهاه حديث عن ان يصلي الامر لمو امر على جهه النذب نعم الراجح ان تحيث المسجد واجب ان يقدم صلاه في حيث الوصول للقواعد يقدر الصلاه في حيث المسجد على النهي لان النهي لا يشمل الواجب حين يدني تقيل بين الصرا مذوبه والنهي بالتحريم تعارض في محل واحد ولا شك ان التحريم مقدم على النهي وهذا توجيه جيد وهو اولى ما يقال صلاة دوة لأنها في صلاه الاسباب لان ممنوعه مطلقه فلنقول الاخر في هذه الاوقات خمسه تحريم ليس الصراحه كما ذهب إلى الكثير من الفقهاء لأنه لا يوجد نصر صالح عن النهي ويحمل على أطر فإذا كان كذلك أنزق الأطر التحريم وإذا جاء نص يستثني فقيل عن هذا المجلوب الفائس بالإزماع المطية بالإزماع جاء أن نصر أقر من صلى ركعتين فزر بعد الصلاة وكذلك الإعادة كل هذه تستثنى لأنه نقرر أصلا ثم بعد ذلك ما جاء من الاستثنيات يلقى على أنه صالح عن الدليل فيبقى على ما عداه وتحية المسجد لم يرد فيها تخصيل لأنها صادقة عن نهي فيبقى على أخلي ولذلك القول بأن دوة الأسباب مستثناء قولوا الضعيف قولوا الضعيف والمذهب مذهب الحنابل المرجح في هذا المسجد هو أقوى من حيث لدي الله إذن المراج هنا أنه تعارب عموم نعم اللي نطم تليل عن تخصيص عموم حديث من أخر عمل ذراج بحثنا عن مرجح ووجدنا أن النهي هنا للتحريف هو مقدم على النذج مقدم على النذج بل قال الفقهاء الى انه الى ان النهي بالتحريم لا يوجد تعارض قالوا كيف انه يحرم علي اصلي قطعا انه يشمل ماذا يشمل المباحات ويشمل المندوبات انما متى يكون تعارض اذا كان للتحريم وهذا للوارد للايجاب واما اذا كان بالتحريم هذا لالكراهه فلا تعارض بينهما لا كان المحرم مقدم على المنذوب وهذا اظهر الله اعلم تعالى بان اذا كنتم دليل ولا مرتح لتقسيم عموم حديثهما بالثان وجمل عامل بكل من مما في ما يتعارض فيه والتوقف بالصوره التي يتعارضان فيها لكن لا يكون التعارض بين النصوص في نفس الان على وجه لا يمكن فيه الجمع يعني ان من تعارض عنده امران مثل مثال لها لان تبحث عن الفقهاء تنظر في احوالهم هنا التعارض بالنسبه للشخص حينئذ اذا تعارض عنده عام مع خاص وعموم هذا لم يتعارض مع الزاق إذاً تعمل بهذا الزاق وتعمل بهذا العام وتذكر تعارض وتتوقف فيهم هذا لا يوجد بلاب حتى المثال تحتاج إلى تستقرق أحوال العلماء فتنظر ما الذي توقف فيه وما الذي تعمل فيه لكن لو وقبت أنت في مثل هذا الموقف ماذا تصنع؟ أي لازل تقول أعمل العام الذي لا يتعارض مع الزاق وأعمل الزاق الذي لا يتعارض مع الزاق وَأَمَّا مَا تَعَارَوَ فِيهِ الْعَامُ وَالْقَفَ أَتَوَقَفْ فِي إِمَانِ هذا المسلك الذي يكون لك فيه شيء من إلى وراء لأنه لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمن هذه قاعدة الباب من الأول إلى الأخير تعارض هذه الأنواع الأربع كلها في ذهن المجتهد أما النصوص في نفسك لا تعارض منها في نفس الأمن على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا التسجيح لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره إما في العلم فإما في العمل فإما في البحث يعني العلم والعمل وراظ به هنا تدبر والبحث بأن التساهل لا ينظر في الحديث هل هو ثابت أو لا ولذلك أكثر ما يعارض بين الأدلة الحديث مع القرآن والحديث مع الحديث والغالب أن يكون ثمان اختلاف في الحديث هل هو ثابت أم لا هل هو ثابت أم لا ثم قال سبحانه وتعالى التقيل بين بين ادلتها مراد بتكليل ادلتها جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه والدله الشرعيه ينظر فيها من جهات اولا من جهه وجوب العمل بها فهي في مرتبه واحده لا فرق بين القران ولا السنه ولا إجماع ولا قياس بماذا؟ لأن الكل يجب العمل به إذا من حيث العمل به أن يتم طالب بالعمل بالجميع إذا تكتيب الأدلة من حيث وجوب العمل بها من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة إذ الجميع يجب اتباعه والعمل به أما تكتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة فالقرآن شكل لهم أعلى درجة من السنة هذا محل مفاق السنه وغير السنه والقران في مركبه واحده لكن لابد من نظري ما المطلوب من الكتاب العمل به ما المطلوب من السنه العمل بها اذا من حيث الاجاب اتباع الدليل هما سويان ومن حيث المكان في نفس الاعتبار قائله ان القران شكله مقدم على على السنه فالكتاب اول ثم السنه ثم الاجماع ثم القياس ثم ثم القياس هذا على ما اشتهر ذكر من ان افكار اربعه اتام سنه اجماعنا وبعض يجعلها ثلاثه لجعله القياس داخلا في معقول اللغوي وبعض يجعلها اثنين لجعله اجماع داخل في مفهوم الكتاب السنه لانه ثبت فضيلته بالكتاب والسنه وبعض يجعلها واحده وهو الكتاب ويدخل السنه فيه بالكتاب لان السنه علمت فضيلتها من الكتاب هيك قال الدليل واحد لكن الاولى التخصيص تكون اربعه التثيب الأدلة من حيث نظر فيها وهو المقصود بحثه هنا على النحو الساد الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم موقعات والأقل في ذلك حديث معاذ المشروف حديث معاذ المشروف قال رحمه وفعالاء التثيب بين الأدلة إذا استفقت الأدلة السادقة كتاب السنة والإجماع والصيب على حكم مني هل يريد هذا؟ كتاب السنة والإجماع والصيب استفقت على حكم مني ها نسقط القياس نلقطه في الاقياس لا وجود له مع نبي الكتاب والسنه لكن دارت حاجه الفقهاء يشق يعلف على ما اشتهر عند اهل العلم انهم يذكرون القياس تفسيرا للاجتهاد ككثيرين كل تفسير هذه اذا كان ثبت من الكتاب والسنه اكثر في الدين نؤمر به حكم ثبت بنص ولم نستدعي ولا لضرطه ان يتواتر النقول من اجل النقد هذا فقط ولذلك نقول بعض العلم يراه انه ما تعلق به عموم الامه او ما يسمى بما تحم به, به البلغه يعني يحتاجه الناس كلهم لا بد ان يتواتر ولا بد ان يكون مشورا فلا يقبل به حديث الاحاد ما ينسب الى متاخر حنفي ولا يقبل حديث او الحكم يكون ماخوذ بدلاله كتاب او بدلاله ظن كلها متى ما ما ثبت بطريق الصحيح ان هذا حكم الله عز وجل وان متعلقه الامه كلها حين وجب التسليم القاطع ولن اشترط نوعية الدليل هيا بزا من تكثير ولا بزا من تواثر إلى خير على ما ذكرناه بالآن إذن إذا سفقت إلى دل السابق على حكم من أو انفرج أحدها من غير معارض وجب إثباته وجب إثباته لأنه لا يعارض أي الدليل من يعارضه غيره أو لا إذا لم يعارضه أي لذن وجب إثباته وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع على ما سفق بيانه فإن لم يمكن الجمع عمل بالنسق إن تم شروطه يعني علم التاليخ الغيري واذا لم يكن النص وجب الترجيح من طرق الترجيح معنا سبق فيرجح من الكتاب والسنه النص على الظاهر يعني اذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع ولم تعرف التاريه ولا بد من مرجح من المرجحات ان ما كان نصا مقدما ان ما كان نصا مقدم على ما كان ظاهرا ولا شك ان النص ما لا يحتمل الا معنى واحد والنظائر معتملا محتملا محتمل محتمل معنيين وهو في احاديهما اظهر من الاخر اذا نقدم الاول على الثاني ايهما اقوى النص ام الظاهر النص انظر عند التعارض يقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول هذا واضح بين الظاهر الذي هو في احاديهما اظهر من الاخر على المؤول تقول الظاهر اقوى من المؤول لذلك هو فرع علم والمنطوق على المنطوق هذا لم يذكر في مسار المنطوق المدل على الحكم في محل المنطوق والمفخور هو ما دل على الحكم لا في محل اللفظ وهذا المشروع في حق مثلا حديث القلتين اذا كان الماء قلتين لم يحمل الطه اذا كان الماء قلتين لم يحمل الطه عند لماطوق هذا المشروع المطوق هو اللفظ ما هو اللفظ اذا كان الماء قلتين لم يحمل طه او فلا هندس شيء بالمنطوق ان ما بلغ قلتين لا يتنق إذا كان الماء وكلتين إذا لم يكن كلتين يتنجل هذا حكم مقض بماذا؟ بالمفهوم هو الذي يسمى المفهوم مدل على الحكم لا في محل النطي لا في محل النطي حينه إذن يستعارف عندنا منطوق مع مفهوم أيهما أقوى المنطوق أقوى من المفهوم ولذلك قالوا المنطوق يقجم على المفهوم لكن بشرط أن لا يكون المنطوق عاما والمفهوم خاص والمفهوم خاصا بمعنى أنه قد يكون المنظوق عاما والمفهوم خاصا حين يجي النجر القاعدة وهي أنه لا تعارض بين عاما وخاص بين عاما وخاص يظهر من هذا الحديث حديث القلتين أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقبة هذا ثبث من المفهوم حديث ابن عمر حديث ابن سعيد رضي الله تعالى عنه إن الماء طهور لا يلتس شيء اذ بما المنصوص يدل على ماذا على ان المال لا يتنجس البت ولو كان دون القلتين ولو كان دون كلتين اذا ما دون القلتين دل حديث ابن عمر بالمفهوم على انه يجوز بمجرد مناقاه النجاسه وحديث سعيد دل بالمنصوص على ان ما دون القلتين طاهر ولو وقع فيه نجاسه ولم يتغير لان ما تغير بالنجاسه في الحديثين بالاجماع خلاص بقي ماذا الذي لم تؤثر فيه النجاسه لما ظل عشر في الرائحه واللون والطعم حينئذ هذا النوع القليل دون القدرتين ولم يوقع في نجاسه ولم يتغير بالنجاسه ظاهر على حديث ابي سعيد ونجد بحديث ابن عمر حينئذ تعارض ماذا نصنع على طريقه بعض وهو يراشد رحمه الله تعالى انه يقدم المنطوق على المفهوم فنقول حديث ابن عمر المفهوم منه معارض لحديث ابي سعيد وهذا المفهوم هذا المنطوق وليس للجمع فقدم حديث ابي سعيد مطلقا ان الماء القليل اذا وقع في نجاسه لم تات به فهو ظاهر ونقول هذه القاعده هنا ليست منطبقه بل الصحيح ان القاعده المفهوم الخاص عارض حديثا بتععيد وهو منطوق العام حينئذ ننظر في المفهوم من حيث هو هل المفهوم دليل شرعي ام لا نعم دليل شرعي تدخل به الاحكام حينئذ كل ما ثبت كل ما ثبت فيه الاحكام الشرعيه عند عدم تعارضه مع غيره يقضي على شرعيته مع تعارضه مع غيره فكما اننا ناخذ الاحكام الشرعيه من المفهوم اذا لم يكن معارضا تم عشرات مئة لحديث أو الأحكام رفضت به بالمفاهيم فهو كان يكتابه للسنة ولذلك مفهوم الشرط الذي في حديثه في السعيد هذا يكاد يكون متفق عليه ولذلك يذكر الشوكان في الإرشاد إنه لا ينفره إلا عاج هلين لماذا؟ لأنه لسان العرب يدع على أن الشرط له اعتبار وإن كنا أولاك حمداً إذا إذا لن ألبد من اعتباره ونزل القرام لسان عرب إذا المفهوم المعلق على الشرط قوي جداً من أعلى درجات المفهومات ان ندي نقول حديث بالسعيد عام وهذا المفهوم خاص اذا عندنا مفهوم خاص عندنا حديث منطوق والقاعد عام والقاعده انه اذا تعارض عام وخاص قدم الخاص على العام فنقول نحمل الحديث بالسعيد على انه اذا وقعت المجاث في ماء ولم تغيره على ما ذاب عن قلته واما حديث ابن عمر فهو باق على اصله وهو انه ما كان دون القبدتين يندد من مجرد الملاقات وهو مذهب جمهوره والصحيح مما لكمه السابقة والمنطوق على المفهوم إذا نملك هذا المنطوق على المفهوم إذا كان المنطوق خاص نعم إذا كان المنطوق خاص ليس بعام والمفهوم خاص ولم يمكن الجمع إلا بالترذيح نعم نقدم المنطوق على المفهوم لكن إذا كان المنطوق عاما والمفهوم خاص ند ذلك المنطوق بالمفهوم لأنه دليل شرع كنتبه هذا لان المفهوم دليل شرعي بذاته يعني تثبت به الاحكام الشرعيه لو لم يتعارض مع غيره فاذا تعارض تسقط شرعيته ويعطل الاحكام السابقه منه التعارض والمثبت على النافي المثبت على على النافي يعني لو اثبت هذا حكم هذا نفا النافي يواقف البراءه الاصلي يواقف البراءه الاصليه والمثبت هذا يثبت شيئا ذاتا والاقر ما هو العدم او الوجود العدم الهل يجب يكون المثبت اشرا ما يكون بالناقل عن الاثر يعني المثبت على النافي يعني من اثبت حكما مقدم على من نفى ولذلك جاء في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قائمه وانكرته عارض من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمه فلا تصدقوه الهل عندنا مثبت وعندنا نافي فنقول عائشه نفت وهذا اثبت ومن اثبت عندهم ديانه عدي من أثبت عنده لأنه ما يحكي النفس البالة الضائمة إلا هو قد رأى أو بلغه ممن رأى حينيذ يقول المسجد مقدم على الناس وعائشة قد تكون حكت عن ما أرأته ببيتها والناس العناصر على المبطي عليه هذا كما ذكرنا في الحديث السابق بمجزة ذكره. ذكره ما ليتوافع وذكرنا إنما هو بضعة منه إذن الناس على العناصر مقدم على المبطي على العناصر لأن, لأن مع الناس بزيادة علم والعام المحبوظ وهو الذي لم يقصص على غير المحبوظ على غير... العام المخصوص الذي سلم من كل معاذبة والعام الذي قصصه يسمى غير محبوظ إن لم نجد طريق إلا أن نقدم هذا على ذات قلنا قدمنا المحبوظ لأنه أقوى العام عندما يبقى دل على كل أفراد لو لم يستثن منه فرد هذا أقوى في القوة لمعنى أن أفراده دل عليه حقيقة وأما الذي قصص هذا دلالته على بعض الأقراض الباقية بعد التخطيط مختلف فيها ليه مجازة أو حقيقة وما كان الصفات القبول فيه أكثر على مدونة هذا من جهة الثند يعني متواثر على الأحاس كما ذا تم بلمس إذا لم نجد من المرجحات إبدا المتواثر وهذا أحاس قدمناه لأن هذا أكثر رواسا وأثانيس وهذا أقل وكذلك ما رواه البخاري ومسلم اتفق عليه مقسم على من فرد به أحدهما قدار متفق عليه اثث مثلا مقدم على ما فرض به المقالماء وصاحب القصه على غيره كان في قصه ليمون السابقه ويقدم من الاجماع القاطع على الظني ويقدم من القياس الجلي على الظني ما رايكم في هذه ها يقدم من الاجماع القاطع على الظني يعني عندنا اجماع قاطع وعندنا اجماع ظني وتعارض ها يقدم القاطع على الظني هل لا وجود هادئة؟ إذا اتفق المجتهدون على حكم ما بزمن بار هذا قطع عند قول الطريق هل يتطور إجماع بعده ظنهم؟ فأنت تطور لكن يذكرون مؤكد الله ورحمة الله كذلك القياس الجلي على الخطر إذا تعارض قياس جلي العلة منصوصة أو مجمع عليها أو نفيا مفع بمثل فارس هل يعرض قياساً خفيماً؟ لا يوجود لك ويتفور لماذا؟ لأنه الذي قاس قياساً خفياً قد قاط مع وجود قياساً سابق أو ضعفة من أطلق لأنه لا يقاس إسلام عند عدم وجود المرس هذا قد وجد لأن القياس دليل صحيح شرعي إذن عسان الصورتان لا وجود لهما لا يمكن أن يتعارض الظل مع القضع ولا يمكن أن يتعارض الظل مع القضع على المفتي والمستثل دخلنا في فتوى بهيئة <تصفيق> المفتي المفتي من فعل والمستفيه ذلك في فاعل مفتي استنفتي فهو مفتي الفتوى والفتوى لغه بيان حكمي وصلاح بيان حكم الشرع بيان الحكم قضه تعرفه اللغه وبيان حكم الشرع هدفه الصلاح قال المصنفون رحمه الله تعالى المفتي هو المخبر عن حكم شرعي والمستفيه هو الشاهد حكم الشرعي. اذا عندنا مفتي يؤثر الحكم ويبين للناس. وعندنا مستفتي. العصر فيه انه مقلب. وستلانه عام. فيسأل فيحتاج لمن يبين له الشرع. كل من المفتي والمستفتي لفد لهما من شروط تتحقق فيهما. لان المفتي في العصر انه مخبر عن حكم شرعي. ولا يمكن ان يخبر عن حكم شرعي الا من وجدت فيه شروط والاجتهاد. ولذلك تيدفر بعد ذلك الاجتهاد. شروط الفتوى. دوستانا بولجاذ بصفه وشروط منها ان يكون المفتي عالما بالحكم يقينا او ظن الراسخ والا وجب عليه التو ان يكون المفتي عالما يعني عالما بالحكم يقينا او ظن الراسخ بالفعل او بالقوه ها بالفعل او بالقوه المفتي يكون عالما اسالني فاجيب مثلا وما شاء الله يكون علمه موجودا حقيقه ساعرف الله اعلم وسيبحث وتهي ثم وجود بعد ذلك ان يكون على وجه يقيني وهذا في ميده فيقال من المساله او يكون عنده نوع من التردد في ما يصول فقيه ويكون ظن الراجح الظن الراجح هذا يتعلق بتعريف الفقه قلنا الفقه يكون حكم يقينيه وقد يكون ظن الراجح فليست المسائل كلها قطعيه وانما قد يكون منها ما هو ظن اذا ان يكون المفتي عالما بالحكم يقينا يعني علمه او ظن راجح واما المذوم ما اظن ونحوها او ظن نون هذا كله لا يصلح ان يكون مما يثبت او من المحرث لا اذا تم القول على رمضان عندي اظن المساله هذه اذا كان في مباحثات في نظر العلم يعني يبحثون ولا تتم فتوى ولا با قل في ظني كذا هذا النقد على كذا ويرد عليه ما في بحث باب المباحثات والمدارسه فأما أن يرسأ ظن ولعزله فأنه من ربيع ونحن لا يسأل كله لا يدوه كله محرم لأنه من؟ فقول على الله بن حبي وإلا وجب عليه التوقف فينتفذ حتى يبحث الثاني أن يتصور السؤال تصوراً كاماً والتصور هو الإدراف امراض التصور العام ليتمثن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء فرعاً تصوره ومن يستعلم مباشرة جسم نصف السؤال يكون ميزين هذا قطع هذا يستمر من القطع ومن العجلة في الفتوى فإذا أشكر عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه لأن بعض لأن فقه واقع المسألة هذا شرط في صحة الفتوى لأنه لا يمكن أن يبدأ إلا إذا تصور المسألة تصورا كاملا وأحيانا قد يأتيك السؤال ويكون فيه بعض الملابسات والإجمالات السابقة لأنك شاف السؤال فلابد أن يستفق ماذا تعني بكذا وماذا كذا ما الذي تنفق عنك ذلك هذا حليظ فإذا أشكل عليه على المبتين معنى كلامه استفتتع له عنه واتصله وإن كان يحتاج إلى تفقين تفصله أو ذكر التفقين في الجواء فإذا سئل عن امرئ حلك عن بنت وأخط ومعن عن بنت وأخط وعم الشقيق بنت وأخ وعم الشقيق مثلها النقص الأخط لو الباقل عم الشقيق سيقوم لو كان المبتعدل هكذا لكن هذه السؤال ما هو الأخط هذا لأنه إذا كان أخ لأم ثقر وإن كان أخ شقيق وريد فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا يعني لأب أو شقيق أو يفضل في الدواء فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض ابنتي للعمل وإن كان لغير أم يعني شقيق أو لأب فالباقي بعد فرض ابنتي له يعني هو النصف ولا شيء للعمل المراد هنا أنه إذا جاء السؤال فيه شيء من الإجمال فلابد من الاستصال لا بد أن يستصل ماذا تريد بثلاثة ثالثاً أن يكون هذه الباب ليتمكن من تطور المسأل تطبيقه على الأدلة الشرعية فلا يستيح حال انشغال فكله بغضب أو هم أو ملل أو غيرها يعني باب تأدية الأمانة لأن السائل عندما سأله أثوقاً في علم هذا المسأل فإذا كان مشغولاً فالآخر أنه لا لا يوجد وهذه الصلاة العدالة أن يكون عدلاً في المفتي او لا قال اهل العدالة, العدالة ليست شرطا لكونه مجتهدا كونه مجتهدا هذا ليست بشرط يتعلم ويتعلم وتكون عنده الهاتف الاجتهاب وهو فات وهو, وهو فات فيوجد الوقت بكونه مجتهدا مع عدم وجود العدال لأن العدال ليست شرطا لكونه مجتهدا فله ان يأخذ باجتهاب نفسه لكنها شرط ويوجد دي جوازي الاقتداء بالذي في جواز الاعتماد على قول بمعنى ان المستفتي اذا وجد المرتهد او المفتي فاسقا فلا يحل اعتماد قوله البتة وانما يستفيد من علمه ارتهاده في حق نفسه اجتهد لنفسه لانه هو عالم ومفتي في الوقت فلان يجتهد ولو كان فاسقا عاملا باجتهاده وامن الاعتماد اعتماد الامه على قوله فلان لانه فاسق فاقد العداله إذن هي ترطب جواب الاعتماد على قولي فمن ليس عادلا لا تقبل فتوى هكذا قال نهو عين ويشترط بوجوب الفتوى شروط منها فتوى من فروض الكفاية فروض الكفاية قد يتعين على الشخص وقد يكون مستحبا يشترط بوجوب الفتوى شروط منها وقوع الحابثة المسخول عنها بمعنى أن الشيء الذي لنفع لا يجب الجواب وإنما يتعين على المسلم أن يجيب بشيء قد وقع وحظى وأما ما يقول لو كان كذا ولو حظى كذا نقول هذا استغال به بالمستقبل حينيذن الأول لن يستغل بما وقع فيه وقوع الحديثة المسؤول عنه فإن لم تكن واقعا لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قفض السائد التعلم فإنه لا يجوز فتم العلم بل يجيب عنه ما تتريد بكل حال ألا حسب المصارف إن رأى المطلحة في الإجابة حينيذن يتعين وإن لم يرى فإن إذن له أن يحجب وخاصة إذا شاعع عند طلاب العلم كثرت السؤال عن المستقبل إذا شاع وكثر هذا قد يكون تم من ينظر وبحث مثلا لو حصل كذا وكذا قد يجام لك إذا كان صار عاجز عند الطلاب أكثر خلتهم ونقاشهم وإراداتهم على شيء لم تقع والذي وقع أن تضبطه أولا والذي قد يقع من الناس الذي كثر أن تضبطه أولا ثم بعد ذلك ما لم يقع ثانيا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 على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا فيترتب عليها ذلك وجبا يمسك عنها دفعا لأشد المسجتين بأخطهما وهذا من المزالق لأن يكون ثم فتوى قد يترتب عليهم المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل أي لذلك قد يحجم وقد لا يحجم هل له أن يصف أو لا يصف هذه سيترتب ويعلق بالمصالح والمفاسد لكن له منزوحة لأن يشكت من أجل دفع المنصد الكبرى بالصوره وهي عدم ذكر الحكم الشرعي لان عدم ذكر حكم الشرع بيان للناس هذا ترتب عليه نفسه لا شكل هذا كانه ختم للعلم وقد ختم العلم, العلم المصلحه ولذلك ذكر شيخ محمد هذا ان الله تعالى في مساله سبب التوحيد لما ذكر عليكم عفلا وغشر الناس قال لازم يغشروا في شكل واجوبه اتمام العلم بمعنى ان اتمام العلم قد يجود في بعض الاحوال متى اذا ترتبت عليه مصالح واذا كان ثم ما لو ذكر هذا العلم لترتب عليه مرتبه مرتبه من كبرى وجب السكون لكن هذا الثالث يعني يقترب الاختلاف الازمان والازمان والمتكلمين هناك ما يلزم المستفتي الذي يساء يلزم المستفي امور الاول ان يريد باستفائه الحق والعمل به لا تدعو الامر فقط واضهام المسلم وغير ذلك من القضايا يعني يساء من اجل ان يعلم وإذا عادل من أجل أن أنهي عامل فيكون عالما عاملا ثاني هل لا يستفي لله من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل الفاتحة وأما من عرف أنه جاهل فهذا بيجمع عن العلم لا يجود السؤال وذلك وأما من جهد حاله ما تدري هل هو عالما أم لا فجمهور أهل العلم على أنه لا يجود السؤال لابد من التسفد من هذا المتكلم هل هو من أهل العلم أو لا؟ هذا يعرض لما باشتهاله عند اهل العلم ويسرح عليه وفي شيوعه اما مجرد تفضله وإن ذكره الأصوليون أنه إذا تفضل الفتوى يلعى لأنه أهل العلم بفادة الزمن لا لا يمكن أن يطبق هذا كذلك لا يمكن أن يطبق هذا لأن كثير ممن تفضل الفتوى وهو ليس من اهل العلم لا في قليل ولا في كثير اذا يعرض بشتهاله عند اهل العلم المنزل في علمه يسأل هل هذا أهل الفتوى هو الأم لا أنه مباشرة يأخذ من كل صحيفة ومن كل قناة أو نحوها ويسمع ويطبق ما يسمعه فهذا لا لا يدوني يأخذ الثالث أن يصف حالته وقفا صادقا دقيبا يعني وقف السؤال يأتي في السؤال من أوله إلى آخره والعوام هذا لهم مزال قوي نصف القصة من أولها إلى آخرها ثم في الأخير كلمة واحدة هي التي يسأل عنها في قول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا قليل من الماء فإذا توضأنا منه فإذا توضأنا بي عطش أفنتوضأ بماء البحر هذا لغة بسيح اختصار مع كلمات لها أثر في الحكم لركب البحر إذن هذا لمثو منه هذا وقف الملغى لماذا؟ لأن قوله سما سلم الجواه والطهور ما وسلم ميتته لا يقيد بهذا الوصف لأن هذا محل ضرورة كان وقال ان نركب البحر اذا كاننا نضطر الى هذا الماء فعطى النبي صلى الله عليه وسلم جوابا بالمضطره يعني تقول ان نركب الماء لنركب لن البحر هذا وصف ملغا تسدد ولنحمل معنا قليلا من الماء بذلك وصف ملغا فاذا توضانا به عطشنا هذا وصف ملغى افنت وضوء بماء البحر هذا محل السؤال. هذا الذي يعلق به الحكم الرابع ان ينتبه بما يقوله المفتي حيث لا ينطرق منه الا وقد فهم جوابه كما الاجتهاد الاجتهاد التعالم بين من الجهد والجهد وهو اطفاق والمسف وهو الطاقه والمسف وهو بدل المجهود والاستفاض الوثب فعلا ولا يستعمل الا فيما فيه جهد يقال شهد في حمل الروح ولا يقارج سهد في حمل قرد يعني الذي فيه وصحه والذي يطلق لفظه الجهد الاجتهاد لغة بدل الجهد لإدراك أمر شاعر والصلاحة بدل الجهد يعني من المجتهد لإدراك حكم شاعر بدل الجهد يعني من المجتهد والجهد المراضب هي الطاقة ولو يعني يبدل ما يستطيعه ويطيقه من البحث والنظر والتعمل المباحثة من أجل أن يدرك الحكم الشاعر لان حكم الشرعيه قد يكون فيه شيء من, من الصفاء ولا يترك هكذا لاول وحده انما من البحث ومن التقصي هذا شانه كثير من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم والمجتهد من هو هو من بذل جهده لذلك فبذل جهده لذلك وكذلك وردت فيه شروط الاجتهاد المجتهد هو الذي تصرف بصفه الاجتهاد وكان له درجه عند اهل العلم وهو نوعان تام وناقص بالاجتهاد نوعان كامل وناقص التام ان يبذل المفتي في طلبه الى ان يحصم نفسه بالعرض عن المزيد من الطلب ان يبذل الوسع في الطلب الى ان يحصم نفسه بالعرض عن المزيد من الطلب يعني يبحث ويفحص ويبحث حتى يظن انه ما ورد في كتاب لا وقف عليه او سائل عنه حدا والناقص ان ينظر المجتهد نظرا مطلقا في تعارض حكم الحادث يعني ارى غير مذهبي فقط وينظر الكتب التي تكلمت عن متناوي تترك نقيه من هذا الشهاد الناس الا ان كان هذا مذهبية فقط اذا المفتي من بدل جهده لدعاه يعني لي ادراك الحكم الشرعي وعند بعض المفتي من عندهم ملكه استنباط وليس المراد المتفقه به بالفعل انما هو بالقوه كذلك لان ادراك الاحكام الشرعيه كما ذكرنا مراره قد يكون بالفعل أن يكون مساء موجودة وقد يكون لي بالقوة شروط الاجتهاب شروط الاجتهاب للاجتهاب شروط منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه الاجتهاب كآيات الأحكام وحديثه يعني كن له إلمان لآيات الأحكام قالوا ولا يشارط حربها ليس بصدر ولو وقف عليه أكفيه وكذلك حديث الأحكام لأن من شاء الأحكام النماث الأصل هو الآيات الجال على الأحكام وكذلك انا حديث الدال على الاحكام ثم اختلف كم عدد ايات الاحكام وما حدث احاديث الاحكام الى اخره الصحيح اللي قال ان مراد كله ايات واحكام وكذلك السنه كلها احاديث واحكام ان كان المراد ما يتعدى بالعبادات فيمكن حصرها اما حكم الشرع من حيث هو ان القران كله محل للبحث حتى فقط الوارد فيه القرآن قصد للأقوام السادسين والأنبياء لأخذ منه أحكام شرعية من أول الفاتح إلى خميات وكذلك أن سنة النبوية كلها مقام لأخذ الأحكام الشرعية كان مرادهم أنهم باب التعبدات لن يمكن حصنهم ثامياً أن يعرف الناتقة والمنسوق ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوق أو مخالف الإجماع لذلك لا بد أن يكون واسعاً على خلاح ليعلم أن هذا منسوق أو لا وهذا هجمع عليه أم لا على ذلك اذا عرف مواطن الاجماع سهل عليه البحث في مسائل الفقه سهل عليه البحث فيه وتائر الخلاف راغبا ان يعرف من الادله ما يختلف به الحكم من تقييد او تقييد او نحوه وهي هاي مسائل الفقه ها اي نعم لا والله بالنسبه إذن أن يعلم من أذل الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاد لثاليات الأحكام ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإثناد ورجاله وغير ذلك لأن النظر هنا في, في الحكم الشرعي أن ينظر في دليل متفق على ثبوته هذا الصراحة المسلم فالقرآن مثلت أو السنة ثالثة صحةها المجمع عليها أو كانوا بقالي أو مسلم نحو ذلك وما هو المختلف فيه إذن إذا كانوا مختلفا فيه كيف يأصنع إذا لم يكن عنده علم بذلك يعني اذا جاء مثل مثل اللي كنا هسه اذا كان ما قلتين فلن ي... لم يحمل خبر هذا حديث فيه كلام طويل عليه اذا كان يريد ان يستخلص حكم شرعيا ولم يكن قد ثبت الحديث عنده او نفسه لابد من البحث والنظر في مقاله العلم في هذا الحديث ويكون عنده ادراك وفهم وكيفيه الترجيح بين الاتانيج في مدارسه لكل له نوع عمام لا يشترط ان يكون متبحرا في ذلك لا انما يكون له نوع عمام ليعاد عيني راين يراجع هذا الحديث كيف يحكم عليه الراوي الى غيره ان لابد من من ذلك ان يعرف ما يتعلق بصحه الحديث وضعفه لان اذا كان ضعيفا الصراحه اذا حكم به اضاع الصراحه لا يحتاج الى نظر وتامل فيه المثل كمعرفه الاسناد ورجاله وغير ذلك ان يعرف الناصح والمسلوخ مواطن الاجماع لا يحكم بمسلوخ او مخالف للاجماع طبعا ان يعرف للادله ما يختلف فيه الحكم من تقصيد أو تقييد أو نحو حتى لا يحكم ما يقال بالك يعني بعض الحديثة مطلقة ولو بحث وبحث في بعض الروايات قد يجد قيداً زائدة وقد يجد حديثاً عاماً ولو بحث وبحث وجد حديثاً خاصاً يخص بعض مغلول اللغة إذن لابد أن يكون الجامعة يعني ينظر في هذا وينظر في ذلك خامساً أن يعرف من اللغة فأصول الفقر ما يتعلق بدلالات الألفاق العام والطاق المطلق والمقين والمجمل والمبين نحو ذلك ليحكم إما تقتضيه تلك الدلالات يعني أصول الفقر هذا شرط في المجتهد ولذلك نوضح هذه كلها ذكرها المصنف معناها أن تأخذ من كل العلو ما تكره علما واحدا من أجل أن تكون مجتهدين وهذا كما, كما ذكرت لكم تابعا أن الأصل في أهل العلم يكون عالم مونسوعيا بمعنى أنه يقوم من كل علم ما يحتاجه في فهم الشريعة طالب العلم مثلاً إذا أراد أن يطلب العلم ماذا تريد قد يريد أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة من أجل أن يطحق عبادته ويعتقل اتقاله الصحيحة هذا لا بأس أن يأخذ ما يحتاجه ولا يشترق فيه ما يشترق به مجتهي لكن لو أراد أن يكفي الأمة في الفتوى وأن يكون موجهة معلمة للأخيرية إذن نقض نفسه لفهم الشريعة وإذا كانت كذلك صارت هذه العلوم عليه فرض كفايه وفرض عين بمعنى لا بد تاميه قد مني لغه العرب ما يفهم به الشريعه ولابد ان لغه العرب نحوا وصرفا وبيانا واشتقاقا حدا ولابد ان ياخذ من اصول الفقه ما يزين على فهم الشريعه ولابد ان يعرف من علم المصطلحات ما يتعلق بالاداله والحدائق ما يفهم به الشريعه ولابد ان يعرف ووضع التفتير ونحو ذلك ما يحمل في السلام إذا كل شريعة موقوفة على العلوم سواء كانت آلية أو مقصر حينئذ إذا استوعب أكبر ما ينقل افتعابه من هذه العلوم طالحا أن يكون مجتهدا وأما أن يكون ثقيها لا أصولية مفسرا وليس ضعيف في النحو أو يكون عنده شيء من العلوم ويجدعي أنه مفسر كما هو خلط الموجود هذا لا يسمى عنده أهل العلم عاد وهذا محل وفاق يعني متخطط بالمفهوم الموجود الآن لا يسمى عالم من العنجاه للعلم لماذا؟ لأنه سيكون مقدد فقد ذكرنا فيما سبق بحياتي في أيضاً أن زعز البر حتى الإثماع على أن المقدد ليس من أهل العلم شيء حينيج إذا كان كذلك فالذي ينظم نفسه لفن واحد فقط وهو الفقه مثلاً حينيجنا الفقه مبنى على ماذا؟ مبنى على أصول الفقه وإذا لديكم عنده شيء من أصول الفقه أو دراسة ضعيفة أي لدي كيف يرزيح بين الأطوال سيأتيه ما هو حديث ضعيف كيف يبحث قل أنا فقيه لست محدثة إذن سيقلد غيره وكذلك موطول الفقص يقلد غيره كانت مسائل متعلقة بآيات وصهمية ونحوك ذلك يعني ما يتعلق بالنحو وغيره إذن سيكون مقلد إذن نتيجة أنه مقلد وهذا لا يجب التستاوي هذا لا يجب التستاوي وأما الدراسة عنده فلا بات على أن يكون ناقضا للعلمين بمعنى انك تاخذ المساله ويصرحه لك قد جديد هذا فاكثر الموجود الان نقلات علميه نقلات فقهيه لا تطالع حينئذ تستفيد منه وحتى لا نغلق الباب لتفيد منه فيما يفيدك فيه او به وهو حل العباره فقط ماذا اراد الفقيه بهذه المساله قلت انما نقلتين ا لم يحمل القاضي من المراد الصواب يفيدك هذا المثال فقط اما الترجيح والنتيجه هذا يحرم عليك ان تستفيد وتأخذ منه حرف واحد لماذا؟ لأنه مقلد والمقلد لا يجموز استثاؤه بإجماء أهل العزل لأنه جاهد <تصفيق> ثالثا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلته هذا الملتحد الذي يريد أن يفتي الناس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلته هذا ما يتعلق بشروط المستهد أما حكم الاستهاد هو جائز في الجمله جائز في في الجمله هو قول جمهور من الاصوليين والفقهاء ان حكم الاجتهاد على جهه التصنيف تجري فيه الاحكام القاطعه يعني هل يجوز لنا ان نجتهد او لا اقف الجمله نعم الجواز من حيث هو نعم ثابت اما من حيث التصنيف في هذه المساله بعينها قد تجري فيه الاحكام الخاصه قد تكون محرمه وقد يكون جائزا وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا ولدل على جوازه حديث المسور اذا حكم الحاكم فعطاف له اجران واذا اخطا فله واث قسم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد الى نوعين قاض ولا واظ اذا يقابله الخطا لانه قال اعطى القاضي قد الاخطا فدل ذلك على ان الاجتهاد قد يكون خطا قد يكون خطا لكن اذا إذا لم يكن مقفراً فله أجغن وإذا كان مقفراً أو ليس من أهل الاشتهاد فهو آثم لأنه ماذا؟ تعذى حدود الله تعالى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الاشتهاد كما في وقائه منها أنه أخذ الفجاء في أسرى بدن كذلك إذنه لأصحابه بالاشتهاد قوله تعذي لمعاهد لما حكمه في بني قريبا قد حكمت فيه بحكم الله عز وجل عز وجل إذا لتعذى من حيث الجملة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 يلزم المجتهد أن يبذل جهزه في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر لكم فإن أصار فله أجران أجر على استهابه وأجر على إصابة الحق لأنه كعب فمن يذهبه إلى الحج وإلى قريء ويتعبه يؤجر على تعبه ويؤجر على مشيه وإذهابه ونحو ذاته لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به وإن أصع فله أجر واحده والقطع مقول له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجر واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر فله اجر حينئذ قسم النبي صلى الله عليه بهذا النص الاجتهاد الى نوعين فالقول بان كل مجتهد مصيب هذا اجتهاد في مقابله النص صحيح اذن سنموضع حديث هنا هنا اذا استهدف عصا اذا استهدف عصا حينئذ المقام يعني كل مجتهد المصل قول هو باطل بدون دليل اماله لانه استهاده في مقابله النص ولذا يكون في يكون الاجتهاد في موضع ليس متفقا يكون الاجتهاد في ما لا قيمه لا نص فيه اصلا ولا اجماع فيما لا نص فيه اصلا ولا اجماع ثانيا ما في نصوص ظاهره تعارض فيجب الاجتهاد في الجمع بينها او الترجيح ثالثا <تصفيق> <تصفيق> الا تكون المساله المستهدف فيها من مسائل العقيده فالاجتهاد خاص بمسائل الاحكام اما العقيده اصول المعتقد فهذه كلها مجمع عليها ثم خلاف يسير في فروع فروع مسائل عقديه هل الموت يسمع هل النبي صلى الله عليه وسلم حي او ميت في قبره الى اخره مسائل كثيره جدا وليست عقديه اما مساله اصول الطباب فجرنا اعتقد هذه مجمع عليها فليس هذا فيها وما قد يظن من كلام شيخنا رحمه الله تعالى وقد تبعه البعض بان لا فرق بين الاسناد بين العلميات والعمليات هذا فهم خاطئ مردود باجماع السلف على انهم بدعوا من قالوا في باب المنها لو قلنا ان قول فاطمه بن سعد الحاكم او اذا حكم الحاكم برساعه واعطاه ناقره انه يشمل ايات اختلاف الاسمان ماذا بدع السلف قالوا بذل المخالف لانه خالف خالف ما قالته مجمع عليه حينئذ ثم السنه وسموه سماه ضلالا اذا يتقابل الهدى وضلال سنه وظلال حينئذ تقابلا فلما حكم السلف على من خالف في باب المعتقد سواء كان في القدر سواء كان في ايات الاسماء والصفات او في باب الايمان رموهم بالبدعه لماذا رموهم بالبدعه لصالح المسائل اللاهيهيه هذا يدل على ان المسائل هذه هل نص على أن هذه المسائل مجمع عليها ولا خلافة فيها البتة حيث لا تدخل بالإجتهاد وإنما الإجتهاد يختلط بالأحكام نعم تم مسائل وقع نزاع فيها بين الصحابة هرى أن يسلم ربه أو لا هذا لا ينبلي الله كل من قوله معتقد أن يسرع ربه أو لا لو تردت هذا أو ذات الأمر سهلا كذلك هل يسمع الموتى قبور من عندهم أو لا هذا مسائل علمية عقدية لكنها ليست بأصرية في فالخلاف فيها الاخ ثلاثه بمعنى انه وقع بين الصحابه شيء من جانب فاذا خالفنا في مثل هذه المسائل واجتهدنا ورجعنا لا بعد اما باب الايمان وباب الاسلام وباب الكفر كلها لي امر متفق عليه لا خلاف فيه البت كذلك مفاهيم شرح حقيقه الاسلام وشرح حقيقه الكفر معنى الكفر ما المراد به انواعه ومضامينه لا خلاف فيه البت فاذا فتحنا الباب لمن يجتهد لم يوجب نقل البت الهادي لنا نسر على منتجع البت هذا غير عنه سبه الصحابه هذا كله لا تنسى تختلف مثلا فيها قوله صحيح او لا نحن لوخذ حلوه خالص هذه هذه دال الى هذا ان ما تفكر عليه يفكر عليه اي شيء الان اتفقنا على ان في هذا في باب المنطقه يعني في ايات في ايات الاسماء والصفات اذا قضيه الصحابه امرها اهل النقص ان الاختلاف اللي فيها انت على راي وانا على راي ها راي وراي اخر وإلا نظهر له الحكم وجد عليه التوقف وجاز التقليد حين أجد الضرورة الملتهد عند الفقهى عنده السوريين ثلاثة أنواع الملتهد كان كان إلى العادة في الاجتهاد فهو ما يتم عنده بمجتهد المطلق كان كامل العادة في الاجتهاد فهو ملتهد المطلق ودونه ملتهد المذهب ملتهد المذهب وهو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على مقتضى ايمانه يعني يخرج الدليل منصوصا على يعني لم يرد قول للامام احمد في هذه المساله جاء في هذا المسائل المذهب فيقبل بالدليل ان قول الامام احمد كذا في هذا المساله لم ينقل لنا محمد العالم اذا السيد المذهب والمتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على مقتضى ايمانه ودونه مستند الفتوى وهو المرتهد المتبحر في مذهب إمام المتمكن من ترفيح قول على آخر ين ترفيح أحد القولين على الآخر إلى أقلق الله يأتي في مذاهب أنه للإمام مالي قولان يأتي حدهم يقول المذهب كذا هذا يسمى في مسألة صافة يسمى مرتهي الفتوى. الفتوى وإن كان عاما في كل المذهب يسمى مرتهي المذهب والمرتهد مرتهد المذهب والفتوى هذا صناعة تقليدية عند المتأخذ بمعنى أنها أحدثت مع المداهن وأما الأصل في الاتهاز حمل النصوط عليك هو المجاهد المطلق أستهد المطلق هذا التقليل التقليل قال هنا لغة وضع الشيخ العنق محيطا به كالقلادة وضع الشيخ العنق محيطا به كالقلادة كأنه يذره معه والصلاحا اتباع بل ليس قوله حجة اتباع من ليس قوله مليك قوله حجه يعني من غير معرفه الدليل من غير معرفه الدليل ولو لم يعد الشخص الاتباع هنا لان مشوره قبول قول الغير من غير حجه قبول بمعنى اخر لكن الاتباع الاصلي في انه يطلق على من عرف فتم مقلد وتم متبع نحن لا مثل اذا دعينا ان ننظر في الاقوال ننظر في جلتها اي لازم نكون متبعين اذا رشفنا ما رشفه الدليل هل ثم اتباع اذا وثقت الايمان بكونه سند لحديث ما او لقول ما او لنص ما نص ما حليس يكون متبعا وان اذا لم تعرف ما قاده او تم تقديمه اذا تعريف التقرير بالصلاح اذا لم يث قوله حجه ان غير معرفه دليله قلنا لو عبر به قبول كان او لامن انتفاع ان لم منهم عرف الدليل الاخر هذا الذي اذا وثق صرف عليه لذلك عبر بعضهم به قبول قول الغير من غير حجه فيه. قبول يقبل هذا قول من غير ذكر حجه للسائل وبناء على ذلك فلان ثمن اقوى من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع تقليلا يعني ذلك قول حجه في نفسه قبول قول الغير الهيدن قبول من قوله حجه ثم اتباعه الهيدن الصحابه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمعون كلامه ويمتثلون اوامره ويتبعون دلاله هل هذا تقليد او اتباع يبقى علما بان اتباع النفس هو حجه هو دليل هل اتباعنا فجنا فذلك داخل بالاجماع وكل تبع التبيين اذا اتباعه ليس قولا حجه خرج من قول ان مليته قوله حجه دبا النبي صلى الله عليه وسلم اتباع اهل الاجماع واتباع الصحابه اذا قلنا ان قوله حجه فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لانه اتباع للحجه لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع على وجه المجاز والتوسع على كل من حتى لو منع المجاسم مثل هذا فهو العصر لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج بنفسه قوله وفعله كما ذكر له بمنافسه قد كان لكم فيه رسول إلى أسرة الحسن إذن فيه الضبطية فالرسول الله ولا نقول قول لرسول الله ولا فعله صار مطلقا أنه إذن عم صار مطلقا فيعم نعم حكم التقليل العصر فيه كما قال ابن سيبي رحمه وتعالى انو الذي عليه جماهير الامه ان الاجتهاد جائز في الجمله والتقليد جائز في الجمله ولا يجبون الاجتهاد على كل احد ويحرمون التقليد ولا يجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد اذا في تفصيل قد يكون حراما وقد يكون جائز قد يكون حراما وقد يكون جائز متى يكون حراما وكان اهل النظم في ادله وعنده سعه وقت البحث لا يحرم عليهم التقليد احرم عليه فكما لانه تبع غير النص ان تبع غير النص والعقل فيه انه يحكم الشرع يحكم الشرع انما يكون بالكتاب والسنه والجماع والقياس فاذا تبع شخص غير الشخص الذي طعنت اضرب فيه النهي والزجر ك الا اذا كان ضروره ان كان ضروره ان إلا الاخر فيه انه يفسر فيه قالوا بان جماهير عن العلم لم يوجب التقديم ولم ي وإن ما قد تكون واجبا في وقت ومحرما في وقت اخر هو وقت التقليد يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفه الحكم بنفسه ففرضوا التقليد عام كلهم واجب عليه ان يسال اهل العلم هنادر هم مقلد لانه لا يعرف من هذا الحكم الشرعي الا انه قول فلان ولذلك لو قلت له انه الدليل ما فاهم لماذا لانه لن يصل الى معرفه ما قضى به ما افاضه النبال حكم الشرعي من الدين ويقين له قول صلى الله عليه وسلم فلا افاد هذا ما يقام يعني مطلق ومقيد ها مطلق الامر قضى الوجوب والنهي الى اخره وتتعارض فتم تعارض وان كان الجمع بينهما علم الناس ومن ثم يعرف متى يتصالح متى لا يرضى لديه على شيء من من جانب ان يكون مقتلي عامليا لا يستطيع معرفه الحكم بنفسه فبرضه هو تقليد تقول لي تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا, لا تعلمون إذن قسم الله تعالى من هذا النص الناس إذا قسم أيهم يعلمون ولا يعلمون وأمر من لم يعلم بسؤال من يعلم لأنه قال إن كنتم لا تعلمون يعني حكم الشرعي إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر هنا أقرأ الشرط مرة معنا أنه لا يؤ territ للتقديم wasn't sur بس انا واهله الذكري اهله الذكري ان كنتم لا تعلمون الذي ليس عندنا واحد اما عالم واما جاهل وما استحدث في هذه العصور المتاخره بما يسمى بالمفكر او المثقف الى اخره هذه ليس سلاحا انما هي تنويع للجاه بمعنى انه يعني يتنوع عندهم يتنوع في ثقافته وان بالنسبه للحكم الشارح هو داخل في قولي كنتم لا تعلمون لان اما ان يعلم او لا يعلم ومن عالمات لابد أن يكون بطريق الاستهاد يعني استوفت فيه الشروط السابقة فإذا لم يعلم إذا لم يوجب عليه السؤال وهذا فليس عندنا واقف عالم ثم مثقف أو مفكر إسلامي ثم بعد ذلك يأتي الجاهل لا الواقف في الأخير داخل وفيه مسمى الجاهل بالنسبة هذا أضرار تبين قال فأسألوا هذا الذكر كنتم لا تعلم قسمة ثنائية ليس بينها منزلة بين منزلتين إما هذا إما عالم إما جاهل وهذا وارد فيه كلامه ليه للسلام ويقلد افضل من يجده علما ورعا فانت تاوا عنده ثنان فيرى من يقوم يعني اذا رات يقلد اين يجد من يوجد في عصره لابد انهم يتفاوتون في العلم وال ورع يعني فضل ذاتي زياده على علم ولا شك ان العلم هذا لابد من, من وجوده فاذا ضاق هنا العلم الورع وتقوى والصلاح ينبغي نقدمه فيمكن ثاو عنده اثنان ينادي الكيلره ياخذ هذا او امك الثاني ان يقع للمستفيد حال اذا النوع الاول تقليب ان يكون مخلدا عام الثاني المستفيد قد قد لكن في حيز معين ان يقع للمستفيد حاله حاجث حادثه تقتضي الفوريه لابد من الجواب الان ولا يمكن من النظر فيها سيلوذ له التقليل في هذا تسال عن مساله لابد من الجواب وتحفظه اول 200 القول قال القائم قائلا التهيبي قالوا هذه تم تقليلا تم تقليلا لكن انت مضطر اذا كنت اهل من الاجتهاد فالاصول في حفظ تحريم التقليد لو يحرم لذلك ننتقل على التهيبي من ثالث الشافعي وغيره ان ان التقليد كالميت بما انه لا يحل منه الا ما يحل منه من من الميت هذا منه قد ضروره فاذا لم يتمكن المفتي من النظر والبحث والرجوع الى ذي في مكتبته وحجاره لابد من الجواب حينئذ لا يقبل قول المذهب الحنبلي كذا قالهم احمد كذا احفظوا مثالا من كلام البال كذا الى اخره فلبدا ان يقلد لكن بي بهذا القول ولا يتمثل من النظر فيه هذا يجوز له التقليد حينئذ واشترط بعضهم جواز التقليد الا تكون المساله من اصول الدين التي يجب اعتقادها لان العقائد يجب التزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط وهذا لا بد منه لا بد من تنصص على ان مسائل الاعتقاد ذات الدخيله العظمى في مفهوم الاتهام وانما الشافه دكون توسع شيء من التوسع انك تم ظهر الكلام الزين لانه ان الحديث مطلق في العلميات والعمليه وهذا لا يوافق عليه ويرده اجماع السلف على ما تمه على تفصيل السابع والواضح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى بساله ان ذكر ان كنتم لا تعلمون والواضح ان ذلك ليس شرط فانه قوله مقبول فانه نوسع فيه الا المثل هل هي قابله للخلاف او لا هل الاجتهاد يدخل المعتقد او لا كان مثلا فيها نوع من الخلاف قالوا لا يثمل خلاف في هذه المساله لعموم قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الا في مسئين وان واحده وهي مساله التقليد قال الذي يقصد الشيخ رحمه الله تعالى العامي له ان يقلد حتى في التوحيد يعني اذا سالت المفتي وقلدته مثلا وقال لك صف عاميه هل هذا خاص بمسائل الاحكام او يشمل مسائل المعتخر فلو سال عامي مفتيا عالما جاءك في ما معنى لا اله الا الله الله معبود بحق من الله هل هو منقلده او لا قد يكون المراد الشيخ بهذا مثلا والصحيح انه يجوز له ان يقلده ولذلك في كلام الشيخ الاسلام رحمه الله و رحمه تعالى معرفه دين الاسلام بالادله ذكرنا فيما مضى في شرح الاصول ان قوله بالادله هذا يجب الاطاقه لماذا لانه يفهم منه ان المعتقد لا بد فيه من الانتهاد بمعنى انه لا يجوز ان يقدم غيره البت والصحيح الذي عليه عامه السلف يتفق الاجماع ان مسائل الاحكام كمسائل الاعتقاد ومسائل الاعتقاد كمسائل الاحكام فهي يجوز التقليد فيه ولم يعرف التجي العامه في نازل لو قال مجدلي لو قال ما, ما حكم الله تعالى في اثبات الاختفاء بل يداهم موقفنا مصر نقول له اعتقد ظاهرها على ما هو صاهت دون تشبيه ولا تمثيل حينئذ لا نحتاج نقر له ان قائمه السلف كذا وقائل في اللغه العربيه وان ظاهراته ليس بالتشبيه وانما كله نقول لكل لا يحتاجه العقل وانما يحتاج ان يعرف الحق يعتقده في حد ومن تقديم لباب المحتفل هذا ليس من طرق السلف وانما هو شيء اسلهم المعتزله هو فاق كثير من المشائل المتاخره ان ادين اشتراط التقليد اشتراط جديد في مالفه الاحكام الشرعيه ليس بطريقه اختلف عنها وذكرنا هذه المساله مفصلا في شرح اصول الثلاثه المطول عند قوله مالفه الدين الاسلامي في منى جده اذا اشترط بعضهم لجواز التقليد الا تكون المساله من اصول الدين التي يجب اعتقادها بمعنى ان المعتقد لا يجوز فيه التقليد هذا المراد صحيح ان المعتقد لا يجوز فيه التقليد يعني كاننا نقول للعامه اسألوا وقلدوا في الأحكام أما العقائد فلابد أن تدرسوها فتكونوا مجتهدين فيها وهذا باطل لأن الطحافة كانوا نشروا الدين وكانوا يقبلون من الناس لا إله إلا الله ولم يشترطوا العديد ولذلك كثير من الحديد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل جاء ولم يشترطوا له الدكتة العديد حينيذي نقول هذا الاشتراك باطل من الأرض ولا يجعل خلافا سائغا عند هذا السور لأن العقائد يدفوا الجزم فيها والتقليد إنما يفيدوا الظنة فقط والراجح أن ذلك ليس بشط بعموم من قول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أنتم يعني ياماً أراد السؤال قد تسألوا عن شيء يتعلق بدينك من ذهة العقائد فقد تسألوا عن شيء يتعلق بدينك من ذهة الأحكام فالنفض عام يعني إذن من خصى العقائد لأنه لابد من الزليل يحتاج إلى مخصص ولا مخصص والآية في أخير الفاسد الثالث وهو من أصول الدين ولان العام لا يتمكن من معرفه الحق بهذه اللذه هذا يقال لكم متعذب لكم مستحيله نوع معناه معنى ذلك ان الامه كلها يكون على درجه من الاجتهاد وهذا بعض ما يمكن هذا محال ان الذي لا يقى طبيبا ولا يقى مهندسا كلكم تفرغوا للعلم الشرعي وضاعفوا اذا شرطنا هذا معنا لابد ان كل شخص من الرسول الى اللغه ويتعلم من استغله طلب العلم قد يعجز ان وصول لا ترقى حاقه العلم هو مستقل عنها كيف الذي لا يكون له اشتغال بالعلم ولان العامل لا يتمم معرفه الحق, الحق بنفسه فاذا تعذر عليه معرفه الحق بنفسه لم يرضى الا التقليد قال تعالى فتقوا الله من قطعت انواع التقليد تقليد نوعان عام. عام وخاص فالعام ان يلتزم مذهبا معينا ياخذ برخصه وعزائمه في جميع امور دينه وقد اختلف العلماء في علي يدون يعني يثبت مذهب معين انا حمدني ان انت مالك هذا حنفي هذا شافعي وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه وهو قول باطل مصادم للنصوص لتعادل الاتهام فيه المتاخرين ومنهم من حكى تحريما وكذلك في شيء من, من الغلو لما فيه من التكثام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم اذا ائلة متقابله منهم من اوجد ومنهم من حر والوسط الوسط هو الخيار حينئذ إذا لم يتمكن من معرفة الحق إلا بأن يلتزم مذهب معينة ويجود له الخروج عنه ولا يلتزم بأن لا يخرج عنه البثة فإن ظهر له الحق في خارج المذهب صرت حينئذ نقول هذا العطل في الجوال وأما وجوب اتباع المذهب أربع وجوب اتباع مذهب من المذهب الأربع ولا يجود له العجول عنه البثة ولو في مسألة ما أو ظهر له الحق فيها هذا قول باطم وصادم للنصوص وقال شيخ الاسلام نسيم رحمه الله ان في القول بوجوب طاعه غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه هو خلاف الاجماع وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه فان هذا قول ضال اعتبر من البدع عددا لكيف الامر متح من البدع بان يلزم الخلق بقول عالم ما وهذا ليس باتباع المذاهب بل حتى في عالم المعارف لو التزم سقط الماء بالعام على قول شخص معين ولو كان من العلم اقول هذا يعتبر من البدع لماذا لان العام لا يلزمون الا باتباع الذي صرح به فاذا الجزمته باتباع شخص ما ولو كان موثوقا عندنا ولو كان امام من امه الدين اقول هذا حول امام من امه الدين يبقى انه غير معصوم الزام الناس بامر او نهي ايجاد التسويه بين هذا وبين الذي صرح به لانه لا نسوى فيه التشريع العام في الاوامر والنواهي الا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون الحكم مطلقا لله بالنبي صلى الله عليه وسلم فتعيين شخص معين سواء كان في المذاهب الاربعه او في غيرها لان يلتزم امره ونهيه ويلزم الناس بذلك نقول هذا من الابتداع هذا يعتبر منه. من من البدع الان تسويه غير النبي صلى الله عليه وسلم اذا ان في القول بوجوب طاعه في غير النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل منهي وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه وقال ايضا من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافهم من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استجلال لذليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل إلا ما فعلهم فهو متبع لهواه فاعل للمحرم من غير عذر شرعي وهذا مهم يعني إذا تزم مذهبا معينا هل يجوز الخروج عن المذهب أو لا شكرا لكنا نرى التفصيل إذا كان خروجه لذليل أو لمن هو أو شخص او يظن حقا او لتمكن في نظن في مساله ما ثم وصول حق لا بقى. بل يجب له الخروج اذا لم يخرج صار متبعا للهواه اما اذا فرض دون نظر في دليل وانما بتشهي قال انا عالم ام مليء وهذه المثل اعجبتني في مذهب الشافعي واريدها اي يجب ان يكون متبعا للهواه ولا يجوز له الخروج اذا ثم فعل من يلتزم مذهب معين اول التزامه في نظام نحن الان نتساءل لا نقول بانه يفعل هذا وانما قال من يلتزم مذهب معين اعط انه لا يفتي لكن اذا التزم مذهبا معينا هل له خروج ام لا نتنزل معه ونفتي بما يدل عليه الادله ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتى وليس الدال بدليل ان تصدي خلافه ده. ولا اهلي شرحين يوضح حل ما فعله فهو حينئذ لهذا الخروج متبع لهواه فائر للمحرم غير ضد الشرعي وهذا مكروه وانما اذا تبينا له ما يوجبه سبحان قول على قول اما بالادله المفصله ان كان يعرفها ويفاها واما بان يرى احد الردين اعلم وان بان يرى احد الردين اعلم بكيفه المساله من الاخر وهو قابل لل فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يذبه فالنقل إمام أحمد على ذلك إذا فروجه عن المذهب إذا اتزمه ننظر فيه إن كان بغير جليل بغير موجب من شرعي عضو من شرعي فهو متبع لهواه وهو آسف إن كان بمقصد من شرعي بل يذب عليها أن يخرج عن, عن المذهب والخارق مقابل العام أن يأخذ بقول معين في فضية معينة فهذا اليعذب اذا عادا ان عرف الحق بالانتهاء سواء عادا عادا حقيقيا او استطاع ذلك مع النشطه العظمى